بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على الكتاب الذكرى لأولي الألباب البداء العجب العجاب حاليا الأحروف السمعة وكمال الشرعة الخطاب وصانه من شين اللحن المحوذ ما يسترام الباقية امتداد الأحقام ووعد جل وعلا بكشف ما لله نزل على لأولي وجعله وفصل كل على جل لحقيته من من من من أودعه وأودعه ووعد يشهد ونصبه آيته أبزي شين بكشف باب كل وطروء مصداق لقوله المجيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق آ ف ق ي ل آ ف ا وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم حتى ت ي ب انه ل م أنه الحق أ و ل م يكف بربك أ ن ه على كل شيء شهيد و ص ل ا ة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه ق ر آ ن ا وتنزل بين يديه فرقانا ودون وسطر ب أ م ر ه و إ ذ ن ه كتابا وديوانا و أ ق ا م صرحه فجاء سامقا بنيانا وتعهده واستوى على سوقه وسعدت الدنيا بمن فيها ب أ ن و ا ر شروقه فصل صلاة اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله العظيم وترضيه وترضيه العالمين سيدنا ومقداره بها عنا يا قدره وترضيه محمد وترضى ترضيك حق رب وبعد فنتمم بعون الله من ا بقي بعض م بعض, بعض ما بقي علينا في م ب ح ث ي ن تناسب و النظم وتشابه اللفظ وقلنا ب أ ن هذين ا ل م ب ح ث ي ن هما موضوعان أ و موضوع لعلمين شريفين علم ا ل م ن ا س ب ة وعلم المتشابه اللفظي علم م ن ا س ب ة ب ر معنا أ ن ه علم يتوخى البحث في مناسبات الترتيب والنظم ويحاول استنطاق الروابط ا ل م و ج و د ة بين الصور بعضها مع بعض و ا ل آ ي ه داخل الصور والفواتح وعلاقتها بالمقاصع ا ل خ ت ا م ي ة و ع ل ا ق ة المطالع بختم الصور المجاورة لها ويكفينا قول أ ح د الاعلام من أ ئ م ة التفسير يقول جل لطائف الكتاب ودقائقه م د ع ه في نظم ترتيبه وفي الروابط التي تم بهذا النظم حتى قال بعضه للعلم إ ن علم المناسبه ة يعتبر من العلوم ا ل أ س ا س ي ة و من أ غ ر ا ض المفسر الذي بغي أ ن يتحراها و أ ن ي ت و ق ع إ ظ ه ا ر بدائع ا ل ق ر آ ن وفائقيه اسلوبه ل أ ن هذا هو اول ل من وجوه ب ل غ ت ه و إ ع ج ا ز ه التي هي دليل نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم إذ هذا الكتاب هو معجزته ا ل ب ا ق ي ة ا ل ن ا ط ق ة بخلود النبوءه عليه وسلم وختمها وعالميتها وذكرنا لكم إ ذ كنتم كنتم ان ك ت من ما بين د اسباب الارتباط في النظر ما سماه اهل العلم بالتنظير وما سموه بالتضاد ل أ ن النفس تنتقل من الشيء الى ل ن ظ ي ر الحاق النظير بالنظير يشهد له وهو شيء مانوس في عالم المعاني ضم النظائر إ ل ى بعضها فلذلك قد يتحرى او قد يكون من اسباب النظم الارتباط على مستوى نظير بنظير وهذه ك ث ي ر ة في ا ل ق ر آ ن وقد ا س تحريها خ ر ج بسببها أو ت بسبب كثير من لطائف المعاني سنمثلها ان شاء الله ثم س ب ب الثاني وهو ضد هذا وهو التضاد كان يكون بين ا ل آ ي ة و ا ل آ ي ة أ و بين ا ل ص و ر ة و ا ل ص و ر ة هو من أ س ب ا ب الارتباط ما قد ي ظ ن البعض من أ س ب ا ب الانفصام وهو التضاد ل أ ن التضاد من أ س ب ا ب التمييز بضدها تتبين أ و تتميز الاشياء فيكون هذا من دواعي النظم حتى لا يقلنا و هذا محل فصل والنظم هنا مختل ا و ر ث ا ل ث ا ل أ س ب ا ب أ ش ا ر اليه هناك الاستطراد وهو أ ي ض ا من أ س ب ا ب الارتباط والاستطراد هو أ ن تخرج من مقصود موضوعك إ ل ى أ ج ن ب ي ص و ر ة مناسب سرا لمعنى يتعلق ثم تعود إ ل ى المقصود تطرق إ ل ى معنى يبدو أ ج ن ب ي عن المقصد ولكنه لموجب إ ذ ا دبرت محل الاستطراد بدت لك ا ل م ن ا س ب ة بالغه ة ا ل أ م وسنمتلئ لهذه ا ل ث ل ا ث ة في س ب ا ب النظم ل أ ن ه ا م ه م ة حتى ت ص ل على هذا العلم النفيس الذي يقول فيه بعض العلم علم عظيم وقالوا فيه علم شريف وقالوا من نفائس علوم الكتاب وكثير من تفاسير ا ه ل تدعوه جانبا وكان الذي ه م ه ا هو ا ل أ ص ل في إ ف ا د ه المعنى فتفوت خصوصا طلبات المعارف و ه ل العلم ب ا ل ق ر آ ن والذين يطمحون إ ل ى هذه المراتب ولنشبع مؤمن من خ ي ر حتى يكون منتهاه ا ل ج ن ة وسيجيئنا من كلام السلف بخصوص تحريك ا ل ق ر آ ن للوصول إ ل ى كل علم هذا الدعاء والسلف أراد علم الأولين والآخرين اليثر علم في القرآن يحركوا وقال ابن عباس رضي الله عنه والله لو ضل عني عقال لوجدته لو في كتاب الله إ ل ى هذا المستوى من مستوى ضل عني عقال. مش أن يضل يضل تضل عنه أو يضل عقال العقال وهل قتل بالكتاب هذا المبالغ في أنه كل شيء في الكتاب حتى إن بعد المستخرج عمر رسول الله من القرى في قول الله تبارك وتعالى وَلَنْ عني عنه عنك بعد عمر أن أنه أن من نَفْسًا في شيء في في يُخِرَ هذا تبارك مش أو حتى اللَّهُ إ ذ ا جاء أ ج ل ه ا كم عدد ا ل ا ي ت هنا ث ل ا ث وستين في صورتها وعمر رسول الله ث ل ا ث وستين وبعدها ص و ر ة ا ل ت غ ا ب اللي ي ف ه الغبن ا بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد من والإمام الحد الواعي الاستنوان الصيوصي له له وملاعب بالتحدي حين اكتمل تحدي من أجل فتح الباب هذا تحدي حين تحدي فتح من من أمام المنغالقة ل كتب المنسدين الذين أن يوقفوا الشمسة والقمر ا ل يريدون أن وحركة ر ق ويقولوا انتهى انتهى انتهى فوقف ي في الاجتهاد الإضافة انتهى انتهى انتهى ت وجوه ك كتاب اسمه ا ل إ ك ل ي ل للاستنباط من التنزيل ما تومئة إلا شيء إلا قال هذا كذا كذا ترك وتشير آية شيء وفي دليل على إلى استخرج من ا ل ق ر آ ن من أ د ل ة العلوم التي تبدو أ ج ن ب ي ة عن الكتاب كم م ن ه اعود إله أ ف أ م ت ل ل ل ت ن ا د ر أ و التنظير من أ م ث ل ة التنظير هو ك ث ي ر ب ع ض التنظيرات التي تبدو خفيه ة ت ش ب ي في في في الأنفال بيتك قول بالحق صورة الله جل في علاه في صورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين فريقا ر ا ل ك هذه و ن الايه د و ن ك في ل ح ق بعد ب ما ت ن كأنما يساقون الموج إلى م ي ن ظ ر وقف ن هذه الآية و منها المفسرون مواقف ولكن حملها على ان الربط به واضح وهو التنظير معنى الحق نظير بنظير قد يكون خ ف ي في الابتداع بين ا ل ص ح ا ب ة في م س أ ل ة غنائم بدر وقيل إ ن ه فيما أ ب ا ح لهم النبي صلى الله عليه وسلم من النفل هكذا بالفتح وهو ما يبيحه ا ل إ م ا م القائد في الجيش ا ل إ س ل ا م ي زائدا على ا ل غ ن ي م ة ا ل م ق د ر ة لسبب يعلمه من ز ي ا د ة في اجتهاد من فتح من ثم نفل حصل بعض قال سيدنا عمر وعن ا ب د ا و فينا نزلت س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل اختلفنا في أ ق س ا م من النفل فمنعنا س أ الله ذلك وجعله من خاص حق النبي ليحكم فيه ب إ ذ ن ه وذلك قبل أ ن تنزل آ ي ا ت قسمه الغنم ع ل و يسألونك والرسول ن غنبتم من فنه عن الأنفال الأنفال شأن ما لكم لا بها شئ لله قل حصل النزاع منهم هذا الأمر حتى النزاع فسلب الأمر لا هذا منهم تبقى أ ش يربط ا الأصل يقول الله تعالى بعدها إنما المؤمنون الذين إذا ء مشوشة يقول على ك الله وجلت و ق ه ي ر ب المؤمنين بعد أ ن ردهم في م س أ ل ة الغنائم إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا شان له والله ي أ ذ ن له فيه بقسمته وفق ما يشاء وصرفهم عن هذه ا ل ح ض و ظ ا ل ع ا ج ل ة وذكرهم ب ا ل إ ي م ا ن ومقتضياته ويزكيهم لم يكن ا ل ص ح ا ب ة كمل في الابتداء ولكن الكمال حصل لهم ب ص ح ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ك أ ز و ا ج ه لم يكنوا و كمل في الابتداء ولذلك الله امتن ا عليهم بقوله اذكرن ا ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة أ ي التي تزكيتم بها وترقيتم الفقيه ئ ش ة في ي ل ة ز ا ا ف ه التي روت أ ك ب ر م ش ن ز ب ع د ه بهريرة من مسانيد عن رسول الله والمفتيه ة غيرها ولذلك الله حينما اراد أ ن ي و ج ه ا ل ص ح ا ب ة ذكرهم بوصف الصحبه ة ل ن ا هي التزقية سبب التزكيتي محمد رسول الله والذين معه ووصفهم بالنعوت التي هي أ ص ل ه ا م س ت ف ا د ة من ه ذ ا ا ل م ع ي ن م ع ي ن ا ل ص ح ب ة التي مفادها ت س ك ي ه النبي ص ا ل م لهم ومتابعته وتعهدهم ب ا ل ت ر ق ي ة حتى استوى كل منهم على ما قدر له علمكم والمعاد بالحلال والحرم واصدقكم ل ه ج ه أ ب ا ذر وارحموا امتي ب أ م ت ي ص د ق ه ا من ي اكتسبوا هذه ا ل ن ج و م ي ة ا ل ت خ ص ص ي ة من ص ح ت ب ة النبي وتزكيته كل على قدره ولم يكن النبي يحمل ا ل ص ح ا ب ة على مقاس واحد أ ن ز ل من السماء ماء فسالت أ و د ي ة بقدرها فهذا واد صغير حمل ماء م ن ا س ب ة وهذا واد كبير سال فيه الوادي الهدير أ و المولى وهكذا سالت أ و د ي ة بقدرها يقول تعالى بعدها من أ ن ذكره ب ق ض ي ة ا ل إ ي م ا ن قال كما اخرجك الذي لا يبحث عن النظم يقول ل ا ق د ر ا ت ومتكلفة ولكن حين إلى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. من بيتك بعيدة ربك بالحق بالمدينة حين النظير ولكن كما من من أخرجك إلى نظر وخروجه نالس ا ل ه ج ر ة و إ ن م ا خروجه لاعتراض ا ل ق ا ف ل ة و التي كان الله يقدر من ورائها أ ن تكون م ع ر ك ة بدر خرج النبي من بيته ومعه ا ل ص ح ا ب ة و ا خ ت قال لهم لعل الله أ ن ينفلكموها لكن بعد أ ن فاتت جاء الوحي يقول أن يحول ا ل أ م ر إ ل ى أ م ر آ خ ر و ي ك ن ه لابد من ان يرتب المسائل وفق مشوره ت وفق كما ه ومعروف فقال تعالى كما أ خ ر ج ك ربك من بيتك بالحق أ ي خرجت ل أ م ر متحقق في قدر الله ت ا ب ت في شرعه لا اعتراض عليك فيه و إ ن فريقا من ا ل م ن ل ك ا ر ه ذ ا يكارهون هذه يسمها اهل العلم بالاعراب مع ر س و ب الاعراب من علوم ا ل ق ر آ ن يسمونها الحال م ق د ر ة ماشي مصاحب ماشي في حال خروجك كان المسلمون ل ك ا هذا حصل لهم حصل لهم بعد الخروج حتى فاتت وأرادوا الرجوع لماذا كرهوا؟ قال ك ر ا ه ي ة ط ب ي ع ي ة لا يعاتب عليها من ا ل ا ب و ا مستهدين وهم قد بعدوا من ا ل م د ي ن ة بنحو مئه وستين كيلو وهم تصوروا الطريق واعراء الجبال و أ غ ل ب ه م مشاه وليس معهم الا جملين يتعاقبان يتعقب عليه عليها و إ ن فريقا من المؤمنين لا كارهون هذا كيف كما هذا تنظير ل ق ص ة بقصة لقصة تنظير كراهيتهم ل أ ن ه لما نبش ع ا صرفهم ص بنزول الوحي عن ش أ ن ا ل ق س م ة عن شان المغانم حصل الكراهية بعض ببعض فانطلق ي نفسه ك ر ه ي طبعية ة ل أ ه إذنه فله جاءت كما قال كذا ا كيد من ومن يقول سيدي أسير فعل سلبه فله سلبه بعد أخذ ن ف الشبان من كذا إ ل ى هديه من ون ا ا ل أ س ل ا م فلما حصل الخلاف نزلت ا ل آ ي ة تمنع فحصل لهم بعد المنع نوع من ك ر ا ه ا ت الحاصله في نفوسهم لم ينطقوا بها ولا م ؤ خ ذ ة بحديث الصدر حتى لا يقول هذا فيه مطعنون للصحابه و ا ل ق ر آ ن الذي سجل هذا في قلبه يعني شبه ق ص ة ب ق ص ة وكراهيه بكراهيه ي القصتين ن بأن الإشعار ل ة التي تكون من ذ ا النوع لا حاسما حاسما ينبغي أن تكون في م ومع ض و ع ا ت ل ولا بأصحابها إلى الخلاف هذه بأصحابها فهي أن تخرج ل قوله ق ت الكراهيه ى حد قوله وعسانت تعالى و ج ي و و خ ر لكم فمع التي حصلت في خروج النبي صلى الله عليه وسلم أ وحصل في بنيا بدر دي موقعات و من مغبها الحمد يعني كانت نتيجتها أ ن حمدت العواقب صبروا وتبتوا وتحدوا هذه الكراهيه ا ل ط ب ع ي ة فمن الله عليهم بالنصر يستغيثون ربكم فاستجاب ي لكم والله شاء أ ن يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين هؤلاء يطرح و ا على معيار ا ل م ح ق تصديق هؤلاء ي م ح ق ويمحص ا ل ل ه الذين منهم حق الكافرين شاء الله ذلك فكانت ع ق ب ة ا ل ق ر ا ي ة حمدا ومثلها التنظير ستكون ع ق ب ة حمد وفعلا من بعد أ ن ط م أ ن ت قلوبهم وسلموا لرسول الله ورجعت إ ل ى صورها مما كان هو ا ل أ ص ل ل أ ن ه عندنا الغنائم في ا ل إ س ل ا م لا تقصد و إ ذ ا قصدت حبط عمل ق ص د ه ا الرجل يقاتل للمغنمي هل هو في سبيله قال لا إذن عندنا المغانم ولا تقصد قصدها المغنم ولا الجهاد مسألة الإسلامي بمعناء تؤخذ ينهي إ ذ ا لما استوت ضمائرهم على ا ل أ ص ل الذي ن ب غ ي ان يكون عليه في, في باب الجهاد لا ينظر الى مغانم و إ ن كان ي ن الجند يستعين بها لكن م ر ة م ر ة قد تؤثر لان هؤلاء بشر مهما يكن و من مقامهم والنبي ي ز ك ي م وهذا دور ا ل إ س ل ا م انه ر س ا ل ه و ا ق ع ي ة وتنظر في ا ل إ ن س ا ن باعتبار ن س ب ي ة ه و أ ن ه ي ت ا ر ز ح بين ا س ت ق ا م ة وانحراف و ن و ل ا بدم ن ت ا ه د و ر ع ا ي ة ا ل سنن فلم كان يقول هذا سيلا يمكن أن يجي امن ا ل خ ط أ و هذا لا يمكن أن من الخطأ وهذا لا يمكن يكون مصلح ع لنا م ع ص و م إ ل ا لنا ل ج ب ا ل نبوي ا ل ك م ا ل ل ل ه و ا لا ي س م س و ل ا ل ل ه و ا لا يفضلوا ل ل ه ب ش ر ط ه دون الدعوه ح ت كنت ا س م ع ه ا ل ذ ي س م ا ع ه و صار هذا م ن ش و ر ا ف ه ذ ا ع ق ي د ة و ا للا ا و ا ل ع ص م ة لرسول الله والحفظ لولي الله بشرطه ولا يزال عبده يتقرب ل ي ب ا ل ن و ا م في الاحبه ف إ ذ ا ح ب ب ت ه كنت سمعه و ح ا ف ظ ت ه كلا وتوليته جميعا وجملا إذن ح ملاحظة أحيانا وإلحاق ظ التنظير و ا الشبيه بالشبيه تزيل كثيرا من أ ل و ا ن ما يمكن أ ن يدعى فيه انه ليس بينه وبينه م ن ا س ب ة و ك أ ن ه جاء على الاقتضام لا على التناسب وهذا و... و... خلافه ف إ ذ ا اكتفى على علم القول ب ا ل ا ق ت ض ا ب في باب علم المناسبه والحو على د ف ع ه بكل قوام و أ ث ب ت ذلك هذه واحده ة بالنسبة في سورة البقرة للتضاد ل حسير في في م ط ع ا ثلاثة سورة البقرة بأحرف ثلاثة وصدرت بصفات ثلاثة وبأصناف ثلاثة إزاء القرآن حديث فتحت بأحرف وصدرت عن فرق سورة بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ذلك الكتاب الكامل لا ريب فيه هدى للمتقين كمال في نفسه ونفي لطرق ا ل ش ب ا ه إ ل ي ه وتطرقها وتالتها متضمن ل ه د ا ي ة الغير أ ث ر ا كمال في الداه ونفي للارتياب المتصور المتصور أو المفت... ثم أ خ ي ر ا أ ط ر ه السار هدايه ان هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت ي ثلاث خصائص الكتاب بعد الافتتاح ب ث ل ا ث ة ح ر ف وبعدها وصف المتقين ب ث ل ا ث صفات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون ثم قسم آ خ ر والذين يؤمنون بما أ ن ز ل إ ل ي ك هدم مؤمن ي أ ه ل الكتاب وما أ ن ز ل من قبلك و ب ا ل آ خ ر ة هم يوقنون ث ل ا ث ة ثلاثه ف ك أ ن هذا الافتتاح الثلاثي ة من رقما لا نضمن ه ن عندنا ا ل ف و ا ج ح ينظر و ا فيها من جهات ا ل ه ج ا ئ ي ة من ج ه ة رقمها عددا ومن جهه رضمها و ص ل ا لماذا جاء ا ل أ ل ف بعده اللام ولم ا يجي بعده الميم ت ه ا ل ج ولماذا اختيرت ا ل أ ل ف الذي من أ ق ص ى الحلق واللام الذي من وسط والميم التي من آ خ ر ه ل ل إ ش ا ر ة إ ل ى عموم الاحروف كأنه اختيار وكانه م ل و ر ة م ذ اختيار يؤسس ل ق ض ل تبدو العينات و وكأنها、كلمة. والقرآن ر ة كلمة وكأنه جملة ن د هذا ا يؤكد وصف ل ق ر آ ب ل قول ن و ر في الله ا ب ه تعالى ولكن و ا تعالى ل جعلناه نورا ل أ ن النور عندنا متجانس انظر انت ا ص ب ا ح م ص ب ا ح ترى النور متجانس ما فيه التباس او خ ت ل ا ف من اي ج ه ة النظره اليه اشتبه عليك من يمين ويسار متشابه متناسق متكامل ل خ د م ة و ظ ي ف ة و ا ح د ة وهي إ ض ا ء ة ما حوله ودفع ا ل ظ ل م ة و ا ل ع د م ج ي ه أن أو تكتنفه ت يهديه وهذه ي كتاب نزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ربهم إ ل ى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات في ا ل ص ف ا ت في الاصناف ث ل ا ث ة الذين الذين هم م ت م ي ز و ن في مواقفهم من ا ل ق ر آ ن قسم آ م ن و ا فهو أ ص ح ا ب ا ل ه د ا ي ة ثم بعدهم ضدهم الذين كفروا يقول تعالى بعد تكمل الحديث عن المؤمنين إن الذين كفروا وجه الانتقال الحديث يعني الكفار هو التضاد يقول تكمل لأن التضاد يعني عن إن يكمل الصورة وجه بعد هو إ ذ ا كان هؤلاء المهتدون فهل هم وحدهم موجودون لا هناك ضد منهم على ضد هذه ا ل ص ف ة وصلتهم بالكتاب الانغلاق الكلي على مستوى الهدايه سواء عليه ما انذرتهم أ م لم تنذرهم لا يؤمنون انتبه هنا أنه من وجوه مخاطبات القرآن خطابه العام يريد الخاص الذين كفروا كفار من بعيانهم وجوه وهو يريد يريد هذا عام باق على عمومه المطلق وعام يراد به الخصوص كما هنا لا يمكن تقول الذين كفروا كلهم أ ن ظ ر ت ه م ان تنذرهم وقل قولوا للمتقين أ ي باعتبار ا ل م آ ل ل أ ن ه نص ع ل ي ه م هم ن ن ا ل أ منتفعون ومستفيدون ك أ ن غيرهم وان كانوا يعني دعوا م ج ه اليهم ك أ ن ه م غير معتبرين بانهم ل ل ل ر ج أ لم يستفيدوا ودائما ا ل ق ر آ ن ينزل الذي لا يستفيد م ن ز ل ة فاقد و س ي ل ة ا ل ا س ت ف ا د ة سم بكم عمي فهم لا, يعقلون فهم لا يرجعون ع ق ل لا و ن فهم ي كيف صم لأنه جعلهم أصماء لأنه أو في الصم فاقدي ي مرتبة حاسه السمع ل ن ه م عطلوه عن ا ل ا س ت ف ا د ة وقل لي بالله عليك اذا كانت هناك أ د ا ه ل و ظ ي ف ة م ع ي ن ة ولم تجعلها في خ د م ة هذه ا ل و ظ ي ف ة هي في الاعتبار تساوي العدم هذا تنزيلي تقديري كثير في أ س ل و ب القران آ ن ومن ن أسبق ل في آية آ ا ل ق ر أو من كان والمراد من ميتا كان فحيينا ضالا ف ه ز ي ن ا فنزل ا ل ض ا ل م ن ز ل ة الميت ل أ ن الميت هو غير منتفعين ب ا ل ح ي ا ة ولا سعيدين بها ولا مؤثرين فيها ت أ ث ي ر ا إ ي ج ا ب ي ا وكذلك الضال شقي بوعيه شقي بسعيه مشق لغيره من بعده كما ل م ي ت بيننا إ ذ ا طال مقامه أ ن ت ن ا و أ ر ا ح ب د أ من اريح كان ميتا وجعل المهتدي ح ي ا ا ة جعل ب م ن ز ل ة الحي لذلك قالوا للعلم إ ن المهتدي ت ب د أ حياته ح ق ي ق ي ة بيوم هدايته كالذي تاب الله عليه تبدا أ ش ع د ت ه أو عمره الحقيقي بيوم ت و ب ة الله عليه وحديث مالك الذين خلفوا الذين ثلاثة مالك حديثه في التوبه ابشر بخير يوم طلعت عليك فيه شمسه يوم نزل قوله تعالى لقد تاب الله, الله على النبي والمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ي ن وعلى التلاته الذين أخلفوا <تصفيق> ل ت الذين خلفوا و ط أ لبشرى ه د ا ي ة ا ل ث ل ا ث ة بتبشير النبي ب ا ل ه د ا ي ة كأن الجميع بالتوبة ا ل ج محتاج ي ع م إ ل ى ا ل ت و ب ة بدءا بالنبي وهلم جرا وتوبوا ا ل ل ه جميعا أ ي ه ا المؤمنون فدخل ف د النبي وكل ن ا و توبته على قدره ف ت و ب ة النبي من رؤيه ت تقصير في جناب ا ل كل م ا ا ل ل إ ه يوم خدمة المعرفة على حسب المجتزات يرتقي إ ي م ا ن ه وتفيد عليه من فتوح ا ل م ع ر ف ة فيجانب الله والإيمان فيكتشف انما كان عليه في خ د م ة الله دون ما كان ينبغي أ ن يكون فيستغفر في ذ ل ك ل قال المشهور ت ت س غ ف م م اني تستغفر فقال إ لايغان على قلبي ف أ س ت غ ف ر الله في اليوم سبعين م ر ة و أ ت و ب إ ل ي ه كيف يغان ن ب ي لا يستغفر من الذنب ولكن يستغفر من الارتقاء حين يجيئه فيرى أ ن ما كان عليه ك أ ن ه غيم ذ ل ك ا ل أ ص م ع حين سئل ؤ ما معنى يغان قال الغين نوع من الغيم الرقيق لكن على قلب رسول الله لا أ د ر ي كيف هو لا ي د خ ومثل نحن في هذا ي غ الاخوه ن و ا ع ى قلب ع ن ن د إيمان إ الأنبياء يزيد ومثل ولا ا ل ينقص عندما كانوا يذكرون في مثل ذ ا ا ل حين د ث أ نرتقي ا حين ن أو ن د خ ل من م إضاءة ت و س ط ة إلى إ ض اننا ء ة عالية ح س أ ن كنا من قبل في شبه ظلمه ة في الآن ا ف ب د أ كل منا ي م س ح عن عينيه عمشا أ و غبشا كان فيه و ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ارتقاء لذلك قال العلمي إ ن ه غين أ ن و ا ر لا غين أ غ ي ا ر و أ ك د ا ر لا يغان على قلب رسول الله غين أ ن و ا ر مرتقيه لا غين أ ك د ا ر وفده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفتوح على الوحي وعلى م ق ا ب ل ة الملك واليقظ باستمرار تنام عيناي ولا ينام قلبي كيف يكون محلا ل أ ك د ا ر ش ب ي ه ة ب ا ل أ ك د ا ر التي ي ع ر ض لها قلوبنا وتخطرها لنا ولذلك قال س ي د ب ص ي ر محقا ط ه ر ت نفسه ط ه ر ت نفسه فما يخطر السوء على قلبي هو ل ل ف ح ش ا ء ولذلك الله مدح هذا القلب بنفي الزيغ عنه في م ق ا م ا ت ومنها في مطلع س و ر ة النجم ما كذب الفؤاد ما راى الفؤاد الكامل وفي روايه شرعيه ا م ان كذب الفؤاد ما رأى ي ع ي أن ما كان عليه من ا ل إ ي م ا ن مساو لما ر آ ه كشفا في عالم الغيب ما زاد شيء على علم النبي حين طلع الى السماء نفس ما كان يؤمن به راه مشاهده رؤيه ة الغيب ا م ش د ة رؤية الغيب م ش ا ه د ة نمشي أ ص م ه ا ا ل أ ن ب ي ا ء وكان يؤمن ب ه و ر أ ى ا ل م ل ا ئ ك ة و ر أ ى ورأى ا ل ج ن ة والنار و ر أ ى ب العزه على قولي من أقوال السلف قول من أ ق و ا ل السلف والقول الثاني ر أ ى حجاب الذات فقد ر أ ى من آ ي ة ربه الكبرى وكبرى ا ي ة الله حجابه ليقول ي في الحديث حجابه النور لو كشفه لاحرقت ب ح ا ت وجهه منتهى إليه بقيت ص ر ه ب ل خ ب ق أ خ ر ى ه و و ر ا ء القدر قالوا بلغت مستوى أ س م ع فيه صريف ا ل أ ق ل ا م في اللوح صريف صوت القلم وهو يكتب المقازير إ ذ ن النبي صعد ليشاهد ما كان يؤمن به غيبا عينا و ل ز د ا د إ ي م ا ن ا رغم م المواجهات التي وجها بها صلى الله عليه وسلم من اهل العناد و ه ل السدود قلنا متنا ل ق ض ي ة ا ل م ض ا د ة ولذلك لما كانت ا ل م ض ا د ة في الابتداء كليه بدا أخر ل ن من ا ي و بها ء اللي فيهم حالهم ملتبس يتظاهرون ب ا ل إ ي م ا ن وفي أ ع م ا ق ه م كفر دفين مقصود ودفين حالهم أ خ ف ى فهم شبههم بهذا الكفر وهم ي أ خ ذ و ن صوره اهل ل إ ي ي م ا ا ن ت ظ ر و و ن ي ق و ا أمنا ا ب ل ل ه و م ا ه م ب ا ل م م ؤ ن ي ن النظم فلذلك جاء حين ب د أ بالتمثيل مثلهم كمثل ا الذي استوقد أ و كصيب من السماء رجع التمثيل على الصحيح عند اهل الايمان إ ل ى ق ض ي ة الصنف الثالث وهم اهل النفاق ل أ ن قضيتهم خ ف ي ة وتحتاج إ ل ى ض ر ب ا ل أ م ث ل ة لجليتها دون ا ل ك ف ا ر س ر ع ة وبدا ان ا ل ص و ر ة على غ ا ي ة من الانتظام علم ا ل م ن ا س ب ة علم شريف وعظيم و ذ ن ي ويفتح العينين ويشبع القلب بمعاني ب ع ا ل لا يصرف أنكم ن أحد ب ل ذ ي لا ذ ق و ن الايمان ل ل غ ة و ف ه و ن ل ولا من من سبقنا س ا ل ل فدونكما من, من هذل الحلم و أ ز ي ك أكثر م أن الله قبل ننتقل أن إلى فاتحة ا ت ا وضعها ب في ل والعمرة ق ر فاتحة الكتاب مدى في في المستقيم إهدنا الصرارة صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين ا ض ا ي نبي عليه في حديث ن عن صلى صحيح الله ا وسلم غ و ب عليهم ف ق ل ه و وهذا الأول د تفسير الضالين فقال النصار ل في ت حتى كأن سائلني يسأل من المغضوب ما أحوالهم يسأل عليهم تتقى ج ا النبل وما أحوال الضالين حتى ت ت فجاءت س و ر ة ا ل ب ق ر ة حديثا مفصلا عن بني إ س ر ا ئ ي ل وما كان من مواجب الغضب التي انتهى إ ل ي ه م ملاكه وصفا استحقاقيا يا بني إسرائيل تخرين بني إسرائيل حديث عن بني إسرائيل الزهروين حديثا مفصلاً عن بني إسرائيل وقال عمران أسرة عيسى الصورة اشتغل الفاتحة الكتاب مفصلا عمران بأول عن عن أسرة تولد صلة توضع وآل مع ح د ي ث عن النصارى وضلالهم ونوعه و م ج ب ا ت ه ف ك أ ن ه خرج من ف ا ت ح ة الكتاب رافدان مدا في الصورتين على نسق نظم الفاتحه ة فكيف يأتي يقول بين واحد ما ذ هذه ه هناك لسا ألوان من الترتيب البحالة الخسيرة من فتفوت ثم مجرد ما تدخل إ ل ى ا ل ب ق ر ة بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب ي ف هدى ه هدى اهدنا الصراط المستقيم, المستقيم دعاء وتوسلا ف ط ل ب ه تسببا ه ا ي ا ل ه د ا ي بين يدك فعاظظ طلبك الدعائي التوسلي بالطلب الفعلي ن ظ ر في م ج ي ب ا ت ا ل ه د ا ي ة و أ س ب ا ب ه ا على اولئك المقص الحديث الإيمان عن في صدر س ر ة ا ب الغيب ق ويقيمون ر ة الصلاة الذين ل من و أ على هم د ر ب هؤلاء م هم مفلحون ختمتها آمن بما من وأولئك وفي الرسول ونزل إليه ربه ا م ن ن و و أ ئ ك هم ه ؤ ل الرسول هو المؤمنون من اتباعه وهذه صفاتهم ورغم أ ن الله مدحهم في ا ل ا ت د ا ء فها هم أ و ل ئ ء يرفعون كفهم م ت و ا ز ع ي ن سائلين ربهم أ ن يسمح ويغفر ويتجاوز عن أ خ ط ا ئ ه م وتقصيراتهم فكان الوصفه بالكمال التنويهي لا يمنع من أ ن يوصف هؤلاء بما هم عليه من حوافز للاستمرار ل أ ن ر ؤ ي ة التقصير تغري المقصر تدفع غ ر المقصر ت المقصره الى مزيد من ا ل م ب ا د ر ة لمزيد من الكسب والارتقاء بينما إ ذ ا اغتر توقف و إ ذ ا حانت منه حين ا ل ن ظ ر ة الى نفسه بالزهو ي انقطع ف ي ذ ل ك قال اهل العلم السالك الى الله لا يخطئ الطريق إ ل ي ه الا إ ذ ا ترك ا ل ا ل ت ف ا ت ت ي م ل ا ح ظ ت ي ن منه ل ا ح ظ ة م الله علي التي لا تنقطع و م ل ا ح ظ ة التقصير منه الذي لا يتوقف دائما ترى عيب نفسك ومنه ربك عليك هذه تدعوك إ ل ى مزيد من ا ل م ح ب ة لله وهذه تدعوك من مزيد الى أ ن لا أ ن تتواضع وتستمر وتراجع وترى كل فعل منك صالحا دون ما هو مطلوب ودون الكمال المنشود ولا تراه إلا بعين الاستكبار و عين الاعجاب نظره الى الله بعين ا ل م ؤ ن ا ن التي لا تنقطع و إ ل ى نفسك بعين العيب الذي لا ي ن ق ص ه وذلك حتى ا ل م ح ب ة من هنا والدفع إ ل ى مزيد من العمل فهذا بهما جناحان بهم السالك المؤمنون يطير لعارف إلى الله بربه إ و ننتقل من هذا إلى ل ربك ا م ن ن ت ه ذ الى إ ما سمي بعلم متشابه الكتاب نضرق قصيرة الوقت عندنا قصير. علم متشابه الكتاب قبل أ ن ندخل إ ل ى آ خ ر المحاور علم متشابه الكتاب أ ف ر د كعلم ا ل م ن ا س ب ة بتصانيف ا ل من العلم وحين نقول هذا العلم أفرد أن م افرد ئ ل ل تشعبت ب وأنها ا جدير إ ا ل أ ه م ي ت ه ان هناك عناوين من العلوم أ و مواضع لم تفرد إ م ا ل أ ن ه ا لم تتشعب و إ م ا ل أ ن ه ا ليست جديره بان تستقل بكتاب كامل مثل هذه العلمين فمن فيها مناسبات سبقنا كتاب البران للإمام ابن الزبير وكتاب نظم التورر وفي الكتاب نظم السخاوي المسلمة بهداية إلى إ ل ى متشابه الكتاب س خ ا وهذا الميد الشاطبي م ر ح و ه الكتاب لم يتعرض فيه لتوجيه المتشابه و إ ن م ا لضبط المتشابه وضبط المتشابه اللفظي هو في ا ل ح ق ي ق ة من علوم من علوم اتقان الحفظ يعين القارئ على ضبط المحفوظ كانت كم هذه وكم مثلا يسيروا يسيروا القرآن وأين هذه وأين تقول أو له أفلم لم هذه هذه هذه هذه في السماوات قدمت على ا ل أ ر ض إ ل ا في مواطن م ع د و د ة أ ي ن احتلت التبس ع ل ي ه المواطن فانبجست فانفجرت أ ي ن ه ا في ق ص ة هذه واين هذه وما اهل لغير الله به وما اهل به لغير الله أ ي ن هذه و أ ي ن هذه هذا يسمى بضبط ا ل متشابه يفيد في ع ل م ي ت قال الحفظ لكن صار من علوم ا ل إ ع ج ا ز والبيان حين ونظر في ه توجيهه لم ا هنا ب ز ي ا د ة ونقص ه ا ب ن و ه ن ا ببدل و ه ن ا بتقديم وتاخير وفي هذا أ ي ض ا تصانيفه بالغه الاهميه منها ملاك التاويل و ي ومن أنفع ل وراصخ ودقيق. الموضوع أيضاً دقيق. ملاك من الله ف ي مجلدين ضخمين ولو ه ذ ا كان يعد ق ب أن يطبع ل ي ب ع بوزنه ذهبا كان رخيصا ل ل غ ا ي ة ملاك ا ل ت أ و ي ل في أ س ر ا ر متشابه الكتاب لابن الزبير زلط صاحب البرهان سيد الزركشي آية وممن ر القرآن الف في ايضا في ت و ج ي ه الخطيب ا ل إ س ك ا ف ي في ك ت ا ب سماه د ر ة التنزيل و غ ر ة ا ل ت أ و ي ل غ ا ي ة في بابه د ر ة التنزيل وغره ة التأويل تعتبر أن ذ ه هي التاويل ع ل ل و م ا ي توقفك ذوق على أ س ر ر الكتاب خ ص ص ا ا ا ئ ه ل ل م س ة وتزداد وتمت يقينا بأنه ك م ا ربنا صدقا ت المتشابه اللفظي لماذا م و ي ز باللفظي يخرج المتشابه المعنوي الذي يقابل المحكم وهو المراد في مطلع صوره اعلى الأمر هنا متشابه واحد اللفظي. ويعني المتشابه لسه اللفظي هو أخر ي ن ي ا م من أين جاء؟ جاء من ا اللفظي جاء صريف أين ن جاء ع ا ل القصة الواحدة أو الشأن الواحد في قوالب و أو أو ا ح د في م ت ق ا ر ب ة لو ق د ر ن ا طرح المختلف لاصبحت من قبيل المكرر م اضرب تنقل الله سبحانه وتعالى بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره ة عين العراف في البقرة في اضرب فانبجست منه اثنتا عيناه ش ر ة ع ش ر رزق ب و من ا ل ل لولا كلمه ة بجست ا ا ن ف ز ر ت هنا بدل منها لكانت الكلام من, قسي من, قسي من قبيل س م من ق المكرر وعندنا التكرار أ س ر ا ر وقد أ ف ر د ت وهي من قسم ا ل ا م م ت ش ا ب ه و إ ن م ا المتفق وهناك من أ د خ ل ه ا في المتشابه ولكن أ ف ر د ه ا الكرماني بكتاب سماه اسرار التكرار في ا ل ق ر آ ن أ س ر ا ر التكرار ا ل إ م ا م الكرماني رحمه الله و ع ج ب و ا لهؤلاء الناس أ ص و ل ه م أ ع ج م ي ة وخدموا ل غ ة ا ل ق ر آ ن على نحو لم يخدموا ل ه ا ل م ت ش ا ب ه بينه مع بعضه مع بعض فروق ضبطها توثيق للحفظ وضبط سياقاتها فتح لباب من أ ب و ا ب ي الفهم في أ س ر ا ر ا ل سياقات سياقات الكتاب ونعطيكم مثال بسيط جدا إ ن شاء الله نمتلئه ا ا ل ت ب الكتاب مثلاً ف ي قول ل ا ل ه جدا ل ل وفي ع ا بإن ن ذ ك ر ه ه ن ان ف ا ف ج ر ت ش ا ن ب ج س ت و الله ق ص ة واحدة انبجست ح في م ا مناسبة ل س ي في ا ا فانفجرت ق م ح ل ه ا م ن ا س ب ة ل س ه ا و ا ل ق ص ة و ا ح د ة قالوا انبجس ا ا ا بداية ل ا ن ف ج ا ر ب د ا ي ة الفيض ضرب انبجست ا في الابتداء ثم انفجرت في الانتهاء فهنا ذكر ا ب ت د ا ء ه وهنا ذكر ا ن ت ه ا ء قل ي ا قال في مقام الانفجار جاءت في سياق المنه يعني تذكير بني اسرائيل بالمنن ي ا فنسب ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى ما صارت إ ل ي ه العيون التي انفجرت من فيضان من جريان لكل س ب ت على ح د ة عينه وعين من إ ل ي ه اثنتا عشره عينه كل واحد من ه ل ق ب ا ء و ا ل أ ص ب ا ص وهذا في أ ر ض صحراء نفس العصا ا موسى التي اذهب بها الماء فجر بها الماء شيء واحد ل أ ت ر ي ن مختلفين م ع ج ز ة الله الفاعل الخارق الذي فجر الماء فشرب من وجوه الف واربعمائه من ذات د م و ي ة ا لحميه ل كيف يتصور نفس الذي فجر الماء من ن ب ي هو نأنام صنصم له الذي فجر هذه ا ل ص خ ر ة رب عصاك الحشر و ق ت س أ ل و ه م س ت غ ت ي ن من شده العطش في صحراء سيناء فقلينا تريد هذه ه ي أ ك د ا وهم مختلفون وهم أ ص و اثنتا ت وهم ا عشره قال فجرا من كل ج ه ة عين ل ل أ ص و ا ت ومن معه من أ ب ن ا ئ ه ش ر ب و ا ل ن بنا على امتداد زمن الله ب ي ح ل ي م نفس العصر قال الله ب ا ا ر ب ي ع ص ا ك البحر فانفلق ذهب م ا ء ه س ل ك س ب ي ل في البحر يبسا كان سببا في رفع الماء وظهور اليبس وهنا في تفجير المال قدر مقام الله المعجز المنة إنما يمتن في مقام منة بالأعلى منة ينتن في و ل ل الإرشاد إلى أصل ل ق مقام بينما هنا م كان ا ع جئت ز ة قال ف ن ب ج من ع النظر أنا أبدو لان ي أ ش ء أخرى أ ل ا ل أ ج ر ا س في ا ل أ ع ر ا ف غير ا ل أ ج ر ا س ا ل ص و ت ي ة في ا ل ب ق ر ة تطرف ا ل أ ع ر ا ف م ك ي ة وفيها قرع انفجرت غير انبجست في ص و ر ة م د ن ي ة فيها ا ل أ ح ك ا م وليس فيها المخالف هذه أ ش ي ا ء أ خ ر ى هذه نظر الى الفضاء الصوتي ومستوى ا ل إ ق ا ع بدلا من سياقات المعاني هذه لا ينبغي ن تغفر ولن تقول لم يسبق ان ذكروا هذا كتاب الله مفتوح وهذا المدخل سبق لكم ت ن ا ج ب ا ل إ ق ا ع مقصود في ذاته و إ ل ا لما كانت الفواصل م ع د و د ة ولما كان النبي ينعت الصوره فيقول ثلاثون ا ي ة شفاعه صاحبها سبع من المتاني هي أ ع ظ م ص و ر ة ق ا فيعين من ق ر أ ب ا ل آ ي ت ي ن من آ خ ر ا ل ب ق ر ة في ل ي ل ة كفتاه حديث صحيح كفتاه من قيام الليل اذا كان, إذا كان لا يقدر أ و كفتاه من شر ما يخاف ر ق ي ة ك ف ا ي ة في البابين وهي م ح ت م ل ة و ن ف ت ح ه له فتكون ر ق ي ة وتكون من اهل الباب الذي قلناه ثم نمت يقول سيدنا إ ب ر ا ه ي م نفس ا ل خ ص ة و إ ذ ا قال إ ب ر ا ه ي م رب اجعل هذا بلدا آ م ن ا و ر ز ق ه له من الثمرات في اهل ا ل ب ق ر ة قال رب اجعل هذا البلد آ م ن ا واجنبني وبني ان نعبد ا ل أ ص ن ا م ي ن في إ ب ر ابراهيم ه ي في م سورة إ أ ن ا نكر البلد وهنا عرفه و إ ب ر ا ه ي م واحد قصته و ا ح د ة ت ق و لو ل جعلنا البلد فيهما معا او نكرناهما معا لا يجوز ت ح ر ي ف ا ل ل ك ت ا ب و إ ب ط ا ل لسر نظامه قال في قصة إبراهيم في البقرة في حديث عن أول وفود إبراهيم إبراهيم بواد بواد أول ونزوله في في في وفود حديث غير دي زرع زيد ربي إني أسكنت من ذريتي زرع من عن أسكنت إ ل ا أ ن قال رب اجعل هذا هذا بلدا آ م ن ا لم يتم هناك بلد في ا ل ب د ا ي ة ل م ا ن ز ل لا بلد ولا أ ه ل قاع صفصف لا زرع فقال رب يدعو الله أ ن يكون بلدا آ م ن ا فهو يريد ا ل أ م ن لا ان يجعل البلد المقيم آ م ن ا فلما حصل أ ن استقر وصار ه اليهم اسماعيل فتزوج ب ا ل ج ر ه م ي ة و ب د ل ا س ت ق ر ا ر حول البيت قال رب اجعل هذا البلد آ م ن ا إذن طلب مختلف في الموقع هنا يطلب الله أ ن يؤسس بلدا ويجعله آ م ن ا أ ن يجعله محل إ ق ا م ة أ و ل ا ثم يفيض ا ل أ م ن عليه وهنا يريد أ ن يفيض ا ل أ م ن عليه ل أ ن ه حاصلت ا ل إ ق ا م ة واستجيب له في ا ل أ و ل ى ف أ ر ا د ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ن لاحظوا ا ن فليس البلد هنا كبلد هناك طلب مختلف هو هنا لا يوجد بلد ولا أ م ن فرجا من الله أ ن يصبح هذا محل ا ق ا م ة يزيل به ناس ويقيمون به و أ ن يكون مع ا ل إ ق ا م ة أ م ن وهنا رب ي ج ع ل هذا البلد رجع مرات ومرات فوجد أ ن ه فعلا ا ل مكبر الولد و ت ن ش أ ت البيت و أ ذ ن ب الناس بالحج والتف من حول الناس قبائل زوره م س ت ق ر ت وصار البلد قائما دعى له ب ا ل أ م ن ف إ ذ ا الطلبين منفكين مختلفين والمقامين متباينين انا عندي فيمتونه اذن رب ي ج ع ل هذا بلدا آ م ن ا هناك طلبه ج ع ل هذا البلد امن ل ل ي فيه هو إ ق ا ة صارت مخير آ ا فيه ف طلب واحد ولو تدبرت مقامي ا ل ص و ر ة لوجدت ان م س أ ل ه ا ل أ م ن هنا أ ه م و م س أ ل ه ا ل إ ق ا م ة هنا أ ه م انظر لحين تنزلوا ب أ ر ض خ ل ا أ و ل شيء تفكر فيه ان ي ت س ر لك وانت لا بد خصوصا إ ذ ا كنت م ع و د ا ب ا ل إ ق ا م ة فيه لا بد لك منها أ و ل شيء ترجوه ان يكون لك محل إ ق ا م ه بيت تشكون حتى اذا تم ذلك وبدت ا عوارض تهدد الاقامه رجوت ان يكون لك ما يؤمنك فالمسائل م س ت ر متراطبه ن م ل ا ثم الأمشلة يتعلق قولوا آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا في ا ل ب ق ر ة وما أ ن ز ل إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و أخرى قل آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل علينا ت ع د ي ة ا ل إ ن ز ا ل ب إ ل ى هنا وب على هنا بمعاني د ق ي ق أ و ل ا هنا جاء الكلام مقولا على لسان المؤمنين قولوا تلقينا فنحن المؤمنون الكتاب منزل علينا ا ز لا إ ل ي ن أ منزل م إ ل ي ن الينا أم ا ذ ي ز ل عليه ل ك ت ا ب فلذلك لما كانت كلمه الى تؤذن بالانتهاء من ت ه اي ع ن من ي جهه ة الأشرف يعني مش بالضرور يكون فوق لذلك ليس يكون م د من ج ه ة ا ل أ ش ر ف من ج ه ة ا ل أ ك ث ر شرفا ف إ ذ ل ك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحد معه في باب ا ل إ ن ز ا ل الا وقال انزل على علينا م ع ن انتهى إ ل ي ه هذا من ا ل ج ه ة العليا من جهة ا لينزل أ ش ر ف ل إ ل ى ق ض ي ة التنزيل من حكيم حميد بينما المراد وهو أ ن ه وصل إ ل ي ه م و أ ف ض ى إ ل ي ه م وكان قريبا منه و ل أ ن أ ي ض ا في علا معنى يخص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح للنبي تلقاه ت ق ي ل ا وتلقاه وكان يعاني من تنزيل ش د ة ومقام ا ل م ن ة بتخفيف ا ل ش د ة مناسب للنبي ومقامنا نحن الذي ت ق ي ن ا ه الى ت ق ي ن ا ه ب إ ف ض ا ئ ي ة إ ل ى أ ف ض ى بعضكم إ ل ى بعض هو أقصر مسافة المنة بين م ت ق ا ر ب ي إ ف ض ا إ ف ض ا بعضكم فاذا قولوا آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا أ ن ا عندي هذا يشبه قول الله تعالى إ ن هذا ا ل ق ر آ ن في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء في س و ر ة ا ل ب ق ر ة ذلك الكتاب ا ش ا ر ة للبعيد لبعد مكانته وهو م ن ا س ب لشيء آ خ ر ن ر ي د أ ن يحدث عن خصائصه ا ل ع ا ل ي ة وعن علو الذين يستفيدونهم أ ه ل التقوى إ ن هذا ا ل ق ر آ ن إ د ا ن ه قريب منكم و أ ن ت م ضالون وفي سياق الادانه إ د ن ب ع ه ي إنسان ز م طائره لماذا أشاردتم الإدانة الإشارة بالقريب والبعيد واحدين عليا المعاني ونخرج قريبة لمشهر عنقه له وهي في في عن علم منكم إذن لنكة وإذن تقول في باب المسند والمسند ي إ ل ي ه م د ى يعرف متى يشار إ ل ي ه النكهه التي من وراء ا ل إ ش ا ر ة أ و غيرها وكونه ضميرا وكونه جمعا كما وكون سينبغي ان تخص بمزيد النظر لطالب علم علم أ س ر ا ر النظم من كتاب الله المعجز أ ي ض ا من وجوه النظم وما اهل به لغير الله, وأغير من نصر. ما أهل لغير الله به في س و ر ة ا ل م ا ئ د ة وما اهل به لغير الله في س و ر ة ا ل ب ق ر ة لو ت أ م ل ت من و ا ح د ة تدرك معنى ا ل أ خ ر ى أ ن ه قدم هنا محق ان يقدم و اخر هنا محق ان ي ق د م حرمت عليكم الميته ة والدم والحم وما الخنزير أ ل ل أنا عندي و قلت به ف س ا د ا ل ن ظ م والحكم والرسم وبطلت الصلاه بطل ة الصلاة بطلة يعني كمالها لا ا ص ل ا ه هذه بطلت الصلاه ة ف م ت أنت كنت فهمت ب لو تعمدته وتجيني وبطلت وفي إ ي م ا ن ك ق و ل ا ن على م د ه ب خ ل ي ه ل أ ن الحديث عن حديث في صرد المحرمات وبيان وجه ا ل ح ر م ة من عنوانها ا لانها م ي ت لماذا؟ ميته ن ج ي س ة ولحم الخنزير وما اهله أهل لغير الله به كونه مسمى لغير الله عليه اثناء ذ ب ح ه ا ل ذ ي ن ي د ب ح و ن لالهتهم و ي د ب ح و ن لعيسى ويدكونون س م ه غير الله بقصد ا ل بالقصد تقربه اليه بدل اسمه يشيخ ندم هذا؟, هذا هو ا ل ع ل ة ف ذ ل قالوا المحرمات هنا هناك م ح ر م ة لذاتها و م ح ر م ة ل ع ل ة الاعتقاد بها فذكر أ و ل ا أ ه ل ه ثم يشتغل عن ما هو مطلوب وهو كونه لغير الله به بهذه به ا ل ص ل ة في حين في ا ل ب ق ر ة قدم به لانها أ ق ر ب و أ ل ص ق بالفعل لانها ص ل ة ولان المقام ليس مقام مقامات التحريم لبيانها الا اليها فلذلك ترك ا ل إ ه ل ا ل يتصل بما هو ص ل ه به من رفع ا ل ص و ت وما أ ه ل برفع ا ل ص و ت به لمن لكذا ك ذ ل ن فين تحريم فين لغير الله وما أ ه ل به لقلت لله لصار من اقصى من حلال إذن كنت لغير الله حتى ي ت ض ن ان هذا هو الوجه وهو العنوان الذي جعله من قسم المحرمات في كل مقام ا بحسبه في خ ي ا ت التق تتبع ا ولو ملك ل و أ ي ل التنزيل ودرة اشتروا ه الدقه ت ي ن ا ك بها في في ا المعرفة والذي أن يتتبع المتشابه خسون أن طلبة يتتبع أرد ف ط حفظا حتى يستعين ب عندنا نظم مغاربي معروف في المتشابه وعندنا نظام تسمى ب ا ل أ خ و ا ت والنظائر في, بابي في باب الرسم وفي باب المعاني المتشابه وعندنا م ق ص و ر ة ل ل إ م ا م الخضري صاحب ا ل ح ش ي ة ا ل م ع ر و ف ة م ق ص و ر ة الخضري في المتشابه م ه م ة جدا بالنسبه الى الطريق م ض ب وعلى ط فيها ترتيب الصور كما ك ف ي ة السخوة ف ل ه د السخاء ي ة ا و إذن طبعها ا والهدايه ل ه ذ قديم ومقصورة ولكن ل ا ة أعطوني السخاء طبعها ع ومعها بعض ن ن ا بالحمراء الإضاحة و و ي ل ر ننتقل إن ش الله بمتشابه الكتاب الختام شاء الله إلى هي محطة مسكو إن آخر ختم الله لكم ن بما ختم به ل أ و ل ي ا ئ ه وهي م ح ط ة إ ع ج ا ز هذا الكتاب محور ا ل إ ع ج ا ز وعلومه إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن من أ غ ر ا ض التفسير ولا يعترف لمفسر بالاجاده ولا بتميزه في المقام إ ل ا إ ذ ا ضمن أ غ ر ا ض تفسيره ا ل ع ن ا ي ة بما هو من باب ا ل إ ع ج ا ز في الكتاب ت ن ب ي ه على خصائص البيان و أ س ر ا ر النظم يعتني بهذا الجانب ا عندنا من أغراض ل التفسير فهو هذا ع الصحيح إ ز الكتاب لما؟ ل أ ه دليل صدق ل ا ا ك ت نفسه من تنزلها إليه. في الأصل دليل من فالمعجزة في إليه وصدق الأصل صدق دليل جاء بها لذلك قال علماؤنا في الاعتقاد ن ق ا د إذ م ج ز ا ه م معجزة الرسول في و قول ة ل ل ه ص ق صدق عبدي صدق عبدي إ ذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر معجزاتهم في تقدير في ق وما ل الله ل ه صدق عبدي و م أ ز ر ع عليه هذه ا ل م ع ج ز ة إ ل ا تصديقا ل ل ه ا ل م ع ج ز ة مما تاتلف حتى يقال هذا شيء معجز لا بد من ث ل ا ث ة أ م و ر أ ن يكون خارقا موافقا أن ي ك ومتحدا ن و و ا ا ف ق م به في باب في ب التصديق وسالما ت ت ا ل و عن المعارضه لم يتمت أ ن أ ح د فعلا تحداه بما يمكن أ ن يكون به مشقطا ل ل م ع ج ز ة فالخارق الموافق المتحدي به سالم عن ا ل م ع ا ر ض ة والمعجزة وكونه خارقا خارجا عن حد الاعتياد لا يمكن أ ن يجيء من مماثل ومن بشر في الموضوع الذي وقع به التحدي موافقا ً موافقاً, موافقاً لدعوى المتحدي لأنه إ ذ ا جاء معاكسا لدعوى المتحدي و إ ن كان خارقا لا يسمى م ع ج ز ة قال ومن بينها قال ما سمي من معجزات م س ل م ة ه ا قالوا ل و إ ن محمدا بصق في, في بئر كذا ف ع ا ذ ب ت وكانت ملحه قال فبصق في عين أ خ ر ى قيل فيها كذا فازدادت ملوحاتها الزيادة مدعاه ن خارق فلذلك يسمون العلم اهانه ل ل ع م إ ة عندنا المعجزين خوارق ث ل ا ث ة ك ر ا م ة و إ ع ا ن ة و إ ه ا ن ة ك ر ا م ة للمتقي بشرطه ل ل م ؤ م ن بشرطه و إ ع ا ن ة للعموم بمقتضى ر ح م ا ن ي ة الله المطلقه ة في إ ب ا ن ما ان افتح الله ففتح على الذي اخترع الكهرباء ولم يكن مؤمنا وشيء من الخرق يبدو حتى في جواب أ د ي س و ن ق ل له كيف اخترعت الكهرباء قال تسع وتسعين ج ه د و و ا ح د ة إ ل ه ا م وكان مسيحيا قال في آ خ ر ا ل ن ه ا ي ة عندما يأستو من كل الأسباب وأنا بين نائم الأسباب والإقضان يأستو كل قيل اللي ضع يدك على الخيط قال ل ل على ي يدك ضع هذا فاخذتك ل ليائس فوضعته على ا ل ش ع ر ة ف أ خ ذ ه ا قال فبقيت مسمرا لليالي في العجب لنجاح على خلاف تقديره أنا أسمي هذا من باب الإعانة من هذا باب الخلق لا كرامة ولا على صدقي ولا كده وتجيء إهانة أسمي لعموم يدل يديه صدقي على على على وتجيو فتح زرت كده إ ه ا ن ة حين تجيء من مثل هؤلاء المدعي يقول أ ن ا أ ف ع ل كذا وقيل انه قال م ح م د ك ل م ضب فقاله أنت مؤسو ا ل ل قال ف ح من ل انا ل له م أ ن قال أ ن ت م س ل م ة الكتاب نطق بالخرق ولكن على خلاف ما دعاه إليه ف ك اليه ن من هذا ا آية ل ل ه و س مسلمة من آية الله وليس من آيات مسلمة آية ل ل ا الناقضة لمدعا المعجزة تكون م ا د ي ة من قسم المشاهد تبهر العين و ت أ س ر أو تأسر من هم في مستوى ا ل أ ط ف ا ل و من أ ل ح ق بهم ينبهرون للظواهر, للظواهر. وقد تكون من قسم المعجزات ا ل ع ق ل ي ة التي تبهر ا ل أ ك ا ب ر وليست ليس من, من ش أ ن صغار مطلقه ومعظم المعجزات التي مضت قبل نبينا كانت من ضرب الخوارق ا ل م ا د ي ة وكان فيها م ر ا ع ة لمستوى ما كان الناس عليه وما يمكن أ ن يؤمنوا عليه قال قهر بقوة الله ما من الأنبياء النبي الله الآية ما أساس صلى عليه مثله عليه عليه على أساس منه وعلى قهر منه وأتي أي من من آمن من منه وظاهر المعجزه وانما كان الذي أ و ت ي ت ه وحيا خفيا وحاه الله إ ل ي ه فكان هذا ا ل ق ب ر ا ل م ع ج ز ة ا ل م ا د ي ة قلنا مستوها دون مستوى المستوى العقلي دون مستوى المعجزات ا ل ع ق ل ي ة نوعا ثانيا مداها أقل أ و ل ا ل أ ن ه ا تكون م ع ج ز ة ب ا ل ن س ب ة لمن راه في المشهد ل ل ق ا ئ م فتقوم واحدا من الحجة رأاه على ثانيا تنتهي بانتهاء نبيه ا فالعصى ما حرك هارون وعاش مثلا والمحركة أحد في التابوت حين كانت شضاياها منها حركها ما في طرف فعلت ولو بعد حرك أحد حين أخيه أو انتهت شيء النبي عيسى يبرئ الاكمه أ ك م ل بالمسح مسيحاً لأن معجزته المسح إنه الأرض فقط. معجزته المسح وأنا بالمعجزة أولى اللون الألوانه الدرب الأرض أ أنه وأنا ب بهذا ر ص ة مسيحا وسمي معجزته مسيح يمسح معجزته تسميته من تسميته من مسيح عندي في فقط س ح والابرص أ ك م ل أ بالمسح أكمه ولد اعمى بمسح افتح عينيه ولذا أ ب ر ص بالمسح يرجع و ا لون جلدي ل م الجلد كان ع ي يحياء ه الموتى بالمسح ليكلم م ع ز ا ت ي تنتهي ة بموته الى ما كان ل خصوصا عليه وتدوم بدوام ا و ل أ م ر م ا وحد الله بين ا ل م ع ج ز ة و ا ل ر س ا ل ة فجعلهما شيئا واحدا ما م ع ج ز ة النبي و ا ل ر س ا ل ق ر آ ن التي تحدى بها صريحا ا وما رسالته القرآن إذ أنبياء جاءتهم الرسالة توراة رسالته ومعجزاته العصى وليد البيضاء وما عامل آيات التسعي ا موسى وليد م م ينفق وعيسى جاء ب ا ل إ ن ج ي ل وايات اخرى منفصله عنه و م ت ح د ت ا ل آ ي ة و ا ل ر س ا ل ة إ ل ا ل ق ر د ي ن اثنين إ ر ا د ه الله أ ن تكون هذه ا ل ر س ا ل ة خ ا ت م ة وباقيه و م س ت م ر ة وتاني أ ن تكون ع ا ل م ي ة انتبه معي فاشتق ل ل آ ي ه من نعت ما كانت دليلا عليه من نعوتها ما يوافقها النبي صلى الله عليه وسلم نبي الختم و ا ل ع ا ل م ي ة ورسالته خاتمه و ع ا ل م ي ة فصارت معجزته خاتمه ة خاتمة مستمرة أنا من يؤمنوا ما الأرض بقي ب في ل ل وعالميه ة خاصة ليست ب م ش د معين ولا برؤية معين برؤية ولا ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم هل كانت له معجزات أ خ ر ى نعم ك ث ي ر ة ومعظمها ما انت ولكن التي تحدى بها صريحا هي وانظر انشقاق القمر ما حصل التحدي إلى حصل قضية ب هذه طلبت قريش مننا بآية له فأمر القمر قال صلى الله عليه وسلم بآية نبي وعينتها انشقت قريش شقين فأمر يرونها في مننا وهم وما ا وأنا فعلوا دليل صدقي أتحدكم مثل أنت ولذلك ح ص قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا كان الذي أ و ت ي ت ه أ ي دليلا على صدقي م ع ج ز ة من نوع خاص سيدنا ابن حزم عدد من معجزات رسول الله زهاء أ ل ف م ع ج ز ة ولكن قال و أ ع ظ م ه ا ا ل ق ر آ ن وزاد فقال و ا ل ق ر آ ن وحده لو أ ر د ت أ ن تشتق المعجزات منه لبلغت زهاء س ت ة الاف ومائتين ونيف ل أ ن كل آ ي ة م ع ج ز ة في نفسها وبالله عليك من يقول هذا ينسب اليه القول بالصرفه و م ن ش ب و ا إ ل ي ه و ع ي ن ن ا ولكن ما فهموا كلام بن حجم, حجم في الفصل حين جاء لتعليل المعجز قال المعجز ب أ ي شيء حصل إ ج ا ز القران بما فيه من, من من علوم بما فيه من غيب بما فيه من نظم وتشريعات واحكام بما فيه من ب د ا ع ة و ب ر ا ع ة و ب ل ا غ ة و ن ظ م ه بما بما بما خص به ب أ ت ا ر ه في النفوس ي ع ن ي ت س م ع ه ب ا ل ر و ع ة و ا ل م ه ا ب ة التي ا ل تصاحبه ي ت عند سماع أ ص و ا ت ه و إ ي ق ا ع ا ت ه أ ي شيء هي ج ه ة ا ل إ ع ج ا ز هو يقول الصرفه من بين وجوه ا ل إ ع ج ا ز وليس هي وجه ا ل إ ع ج ا ز الصرف عندهم هو سلب ا ل ق د ر ة أ و سلب الداعي سلب القدرة على أ ن يفعلوا مثل فعله أ و سلب الباعث على أ ن يفعلوا تكون نصات باعت ولا عنده رغبة أو معنى معنى الصرف وهي بالفتح ولكن الكسر كأنهم ولا ولا أو هو وهي ولا تقول شرفوا عنده عنده عنده معنى القدرة ما سلبهما معا هذا الصرفة الصرفة المصدر المرة شرفوا بقدرة واحدة رغبة أي ق ل س ي د ا ا ن حزم ما يفيد في بعض مقاماته ليس في ف ص ل فيما تذكر يقول من تمام ي ع ج ا ز الكتاب أ ن ص ر ف الله هؤلاء ه ؤ ل الكفار ء ا عن أ ن يولعوا ب م ح ا ك ا ة الكتاب ولو خطا ولو عنادا لنادي ل المحاولات تعرف ماذا تنتج ألوان من الاشتغال كما تقول لو أ ن كل كلب عوى القمته ح ز ر ا ل أ ص ب ح ا ل ص خ ر م ت ق ا ل بديناري غ ل ا ما كان رخيصا ولو شغلت أ ن ت بالردود رغم سقوطها قال صرف تقديره الله الصرفة من وجوه الإعجاز وليس هو وجوه الإعجاز الأكبر وهو أنه كأنه صرفهم بحيث الواحد بين يفحل ثم ينصرف قال حتى لا أصلا وليس يفعل يشتغل صرف صرفهم ينصرف يفكر وجوه هو وجوه وهو كأنه منه حتى بحيث يشئ شيء من ثم بأن لن ولكن حتى لا يكون الكتاب موضعا لهذه ا ل ل و ا ن من التناول والتهاوش والتراوش حتى لا يكون موردا للكلاب النابحه من صون الكلام عن هذا اللون من ا ل ا س ت غ ا ل ولم يكن وراءه فائده والممتنع بمستواه وطبقته من ا ل ب ل ا غ قبل أ ن يكون وبالحفظ الذي كتبه الله له عن أ ن يتطرق إ ل ي ه خلاف الكمال في عزيز ومن ثم ا لا ي أ ت ي ه الباطل نعم لا أ ب د ابدا أ و إ ن م ا ه د ل و ن من ل و ا ن الصرف هو فيه ع ن ا ي ة الله بالكتاب مقتضى قوله و إ ن ا له ا لحافظ أنا عندي هذا ا لو ص ر ف ل صح وسلمنا به كن ضرب من الحفظ مكمل ل ق ض ي ة ا ل إ ع ج ا ز ل أ ن ه لا يمنعنا أ ن نعدد الوجوه كما عدد اهل ل العلم متدرجا ي في تحدي التحدي شيئاني بالإعجاز بشرط القرآن أولا تحداهم لأولئك وهو أ ن يقعوا التحدي فيما نبغوا فيه فيما هم أ ه ل ه بالاستحقاق ا ل ق ر آ ن وصفهم بل هم قوم خصمون ولما ا ضرب ابن مريم مثلا ذ ا قومك منه يصدون قالوا آ ل ي ة ت ن خير نموا ما ضربوه لك إ ل ا جدلا بل هم قوم خصمون أ ي أ ص ح ا ب لسان يقطع الخصم ثاني ق ل الله تعالى ولتعرفنهم ا في لحن القول قال في بيان وبلاغته ولذلك الواحد منهم من البلاغه كان أ ح ي ا ن ا يصل به صدق ا ل ل ح ظ ة و ل ا نقول الصدق ا ل إ ي م ا ن ي صدق ا ل ل ح ظ ة مع نفسه حين يسمعه ا ل ق ر آ ن كالوليد م ن ا ل م غ ي ر ة سمع ا ل ق ر آ ن م ر ة ق ر أ من النبي صلى الله عليه وسلم فرق له على غلظه فلاحظ منه أ ب و جهل واسمه كمناعته النبي صلى ا الله عليه ا وسلم الضغط على الاباله قال له ل لعله د ك حتى ت ق و ف ي ق و ل ك قال ماذا اقول قال أ قل شاعر تحزأوا بي والله اعلمكم بهجزي ورجزي وقريضي و... والله ما هو بالشعر من الشعر منه في شيء من شي. ثم زاد فقال إ ن له ل ح ل ا و ة ت ب ه و ا معي في ل ح ظ ة الصدق كما في ل ح ظ ة الاضطرار حتى الكافر يؤمن و إ ذ ا مسكم ا ل ض ر في البحر موج القلب ضل من تدعون نسي, نسي اهل الشرك شركهم آ ل ه ا ت ه م ا ل م ف ت ر ة إ ل ا إ ي ا ه لا إ ل ه ل ا ا ل ه رجف ة ق د ر ي ة والضمير يصحو لكن وهم الدفء وهم ووهم ه م الدفع و إ ل ف الفساد كما يلتد ب ا ل ح ك ة الجارب أ ص ا ب ه جرب وقال له الطبيب لا لا تحك ف إ ن هذا الامل وان الحك يتعبك ويعمق ا ل أ ذ ى في جسدك ولكن أ ق و ل ل دعني ف إ ن فيه ل د ه والله إ ن ا لذه كما يلتد بالحكه الجرب وهم ا ل ا ل ت د ا د ب إ ل ف العفن إلف ا ل ع ف ن ق ا ل الله إ ن له لحلاوه ة تابعوا معي بماء ا ل ذ ه م والحق ما شهدت بها ا ل أ د ا ل ح ظ ة ص ح ه و ص ف ح ه ولولا عناد الكفر وتظافرها ولا عليه لافضل أ الايمان إ ن له ل ح ل ا و ة و إ ن عليه ل ط ل ا و ة و إ ن أ ع ل ا ه لمثمر و إ ن أ س ف ل ه لمغدق و إ ن ه ليعلو ولا يعلى عليه وليت فرق منه امشي بحق انا نظرت في هذا الكلام فوجدت فيه نظرات ل أ ن ا س امتلكوا ا ز م ة ا ل ب ل ا غ ة واعترفوا للكتاب بسبق غ ا ي ة وهم ا ع د ا ء قال ليه عليه ح ل ا و ة ا ل ح ل ا و ة ذوق ويرجع للمعاني والطلاوه ة م ر جمال م ر ئ ي يرجع لزرس اللفظ فكانه ل ح ظ ة ن ق د ي ة للكتاب ق و م ي ة للكتاب ت ع ر ف و ا ما يسمى باللحظات ا ل ن ق د ي ة ا ل ج ا م ع ة كلحظات نقد ابن ق ج ا م ى وغيره من أ ئ م ة النقد تكون كلمات ق ص ي ر ة و فيها كل شيء مضيئه ح ل ا و ة ذوق المعاني وتسمحنا ا ل إ ع ز ا ز من ج ه ة شرف المعنى وإن علي لطلاوة عليه ا ل إ ع ج ا ز من ج ه ة شرف المبنى ن ظ م وانتقاء ولاختيار ل ك ل ه و إ ن أ ع ل ا ه لمثمر ه و يبدو له ك أ ن ه نبات من نخل في غ ا ي ة التمام في و ا ح ة غناء خضراء الماء يملا ا ل أ ص و ل والفوق مملوء ثمارا وقد نضجت أعلاه مثمر و أ س ف ل ه موصول بالماء الغدق ماء غدق و أ ج م ل ما تكون الواحات بنخيلها أن يكون م و ص و ل ة بالماء وقد آ ت ت أ ك ل ه ا ولم تظلم منه شيئا علاه مثمر و أ س ف ل ه موصول بالماء ما أ د ر ي ماذا حس به الوليد هذا صاحب البلسان اعلاه ى م ي ظ ر من معانيه أعلى فواتح الصور من يسمعها وتحد بالفواتح على مقاسات الطوله والوسطى ومن دونها إ ل ى ا ل ق ص ر ة و أ س ف ل ه يعني ما وراء ا ل أ ع ل ى من معاني م و ص و ل ة بالمدد وتعلمون العربي حين يقول هذه ا ل ل ف ظ ة ن د ي ة وصلون بلاغه إ ل ى ق م ة تسامت ا ل إ ع ج ا ز وتحداهم القران ف فيها ع ع ن ي و د مصول بالماء ك أ ن ا ل ر ق ة و ا ل ح ي ا ة في ا ل ك ل م ة يعرفها ا ل أ ع ر ا ب ي إ ذ ن تحد بالشرط وهو كون الكلام ص ن ا ت ه وهذا من شرط التحدي لا يمكن تتحدى ا ل أ ب كم ب ا ل ب ل ا غ ة ولا ا ح ت ا بالحروف ا ل أ و ل ى ولا المبتزئ بكتاب البياني والتبين والجاحد لا تتحدى بما حين تريد في س ب ا ق يكون ريان فيه تكفوا ا فرص ومع تكافؤ الفرص يكون ما يسمى بالاستعداد القبلي هذا اصحاب الوزن ا ل ت ق ي ل وهذا الخفيف وهذا ر ش ة كذا وهذا هذا حصان يصلحه لمدى كذا وهذا يصلحه لمدى كذا فلا, فلا, فلا, فلا يجري الخيل في مضامير م خ ت ل ف ة لا بد من تكافؤاته والشرط الثاني هو و ف ر ة الدواعي المتحده لا بد من أ ن تكون و ف ت الدواعي م ت و ف ر ة كيف دواعي باعته على أ ن يتحده ايضا وهو إ م ع امعان ن النبي التحدي في إ ا ل ق ر آ ن في التحدي ف ل ي أ ت و ا بحديث مثله ان كانوا صادقين إ ن كنتم في ريب مما ن ز ل ن ا على عبدنا ف أ ت و ا ب ص و ر ة مثله وادعوا شهداءكم ا من تعلمونه ممن تقدرون شهادتهم وعلمهم مع واحضروه معكم إ ن كنتم صادقين ثم فان لم تفعلوا و لن تفعلوا إ م ع ا ن في التحدي قل فاتوا بعشر صور تكون مفتريات ويقولون ا ف ت ر ى تعالوا جئوا بعشر صور مثله في مقاس ا ل ا ف ت ر ا على كيفكم افتروها ولتكون مثله في النسق و ا ل ن ظ م وعلو ا ل ط ب ق ة ت ح د ي م ع ن ا ه وفرت الدواعي على أ ن يتكلموا م و ج و د ة نبي يتحداهم و س ف ا ح ل ه م بمعنى انهم قلم شتم على حق وعلى اوطى ووصل معهم إ ل ى حد أ ن ه م أصبح على مفرق طريق حتى تحدهم بما هو ا ل أ ك ب ر في المرحله ة المدنية في المرحلة التي في المدنيه ا ن ب ي عليه صلى الله ل و س أصبح الرجل ممكن لو ج ممكن و طريقا إلى أ ب النبي ط ل دعوة د و ي ت ح بالقرآن بأشياء انصرف إليها يشتغل دون أن يشتغل بأشياء ت ا ف ي ة جدا وهي ما يسمى بالدعايه ا ل م ر ج ف ة سحر أ س ا ط ر ا ل أ و ل ي ن لو نشاء لقنا مثل هذا, إن هذا لو نشاء لقنا قل تصبحوا يوهمون ن فاتوا ل فريتوا بحديث صادقين آية مين مثله في آ ي ة فاتوا ب ص و ر ة مثله يعني م ت ط ا ب ق ة و أ ن ا عندي ر ا ب ع ة في التحدي تدرجا تنزلا فاتوا ب ص و ر ة مين مثله لو فرضنا أ ن ل ل ق ر آ ن م ث ل ه فجئوا بمثل مثله أ ي نوع من الشبه في جانب تحدي ب ج ز ئ ي ة في جانب ما يكون مثل ا ل ق ر آ ن جمع إ ل ى شرف المعاني فصحه ا ل أ ل ف ا ظ و ق م ة ب د ا ع ة النظم يجب ان يكون في ه غيب ك غ ي ب أ و نظم تشريع كتشريع ن و ي فيه ك و ن بلاغه كباي جانب بالجانب التحدي ب ا ل ق ر آ ن كله فبالعسل صور ف ب ا ل ص و ر ة منه تطابقا ف ب ا ل ص و ر ة منه ولو في جانب ل أ ن من تدل على أ ص ل ا ل ش ب ه د ر ي ه بعضها من بعض يشبه بعض يعني التشابه والتطابق المؤمنات والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ش ب ه ويختلفت أ ن و ا ع النفاق من ش ب ه إ ذ ا من ا ل م ع ج ز ة إلى فضاء التحدي إ ل ى توبوت العجز بشهاده التاريخ وإذا خلاف على وفرة الدواعي وكانوا يتحينون لو وجدوا يتبعوا لإبطال、الأصل. إنه خلاف فهلما منفدا الأصل قلت على الآية والمعجزة بطلة الدواعي يتبه د ع وقالوا ة والرسالة وبالتالي تتبعها الذي ل يريده ر آ ن للنبي يزيد فيقول ليس و ل ه هذا ذ ا الكتاب آية كافية إلا القرآن آية ي ق ل ت ع لولا ى ق ا و لَوْ ل انزل أ عليه آ ي ا ت من ربه ّ كما انزل ع ل ى م ه مساوئ قل إ ن م ا ا ل آ ي ا ت عند الله و إ ن م ا أ ن ا نذير مبين أ و ل م يكفيهم أ ن أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب ي ت ل ع عليه ف ا ل ق ر آ ن آ ي ة ك ا ف ي ة في باب التحدي ويقال ان مكان الذي أ و ت ي ت ه وحيا ً اوحاه الله الى يزيد فارجو ان اكون اكثرهم تابعا لبقاء المعجزه واجتماعها ل ي ن نقول القرآن نقول الذين قصروا لا يزال هل بالصرفة على الصرفة هذا يتحدى ويترتب على القول بها اخطاء فعقديه ا ل كبيره والابطال استمرار المعجزه ة من القطاع من الصرف بقوة المعجزة واحدة. أن الصرف صرف بقوة ثانيا و الذي سيكون معجزاً. لا القرآن. نحن أن القرآن معجزة وليش الصرف؟ سيكون الصرف هو لا ا ل ق ر آ ن هو ا ل آ ي ة الكافيه صرفه صرفه كنا سلب القدره معا و يأتوا على ب وسلب ل ن الله أعجزهم الداعي ق ر قال ن نظام نسبة للنظام ا ا وجملة من م ل ل ع ت ز و ق ل بها بعض ا ل أ ش ا ع ر ه ولكن صنفها خفف الصرف بعملته خفف ش و ي منه أو سلب الداعي قال وسيدي ا لا غير, غير قادرين, على قادرين ولكن سلبت ب و ا ع ي ت ه م عن الفعل متى ما فكروا ذهلوا عن ذلك ه ي في ا ل ق د ي ه ستتحول م ع ج ز معجزة ولكن ليس م ع ج ز ة الكتاب إ ذ ا هؤلاء الذين قمنا ب ا ل م ع ج ز ة ا ل ذ ا ت ي ة في ا ل ق ر آ ن هم خصوم للصرفه شبه الاعجاز ليس ذاتي منفصل عن ا ل ق ر آ ن ما هي جوانب ا ل ا ج ا ز وإشهور متعدده بتعدد جوانب هذا الكتاب ا ل ا س ا س ي ة معاني ومباني ونظم والنظم حين نطلقه النظم الخاص ن ظ م ا ل الذي تعنى به ت به علم ن به ع التناسب هنا عندنا النظم ا ل أ ص ل ي في المباني ت ع ن ى به قانون الاعراب وقانون التركيب النحوي أ م ا قانون التناسب النظمي فهو أ ر ق ى فلذلك ما يطلبه النحوي المعرب من ج ه ة نظم التركيب إ ع ر ا ب ا هو غير ما يطلبه عالم م ن التناسب س ب ا ا ت ع م ا ل من نظم الكهف كما هذه الأيه كما أخرجك قلنانا الآية الكهف بمقصد القصة وبالتناظرات و... ينظر فقفوا الكهف واقتردوا واقتردوا فيقف بمقصد القريب للتعليل لكذا و... ويحملوا أولى على التعليل ويصلها عند هذه ويربطه بالأقرب يقول م ا مقعوان من ا ل إ ع ر ا ب هل هي الصفة لموشوف محجوف ت ق ر ه ك ذ ا إ خ ر ا جمع ا كإخراجك أو شيء ن ينضم يطلق أصل م في ا ن نضم ى على ق الى ن ن و ا إ ع ع ر ا ب ونضم ل سنن التناسب نضم القرآن هذا الآخر جمع إلى شرف المعاني موضوعا ونجد من ك موضوعات لكم من م ا ل ق ر آ ن تعريف بالله في كماله آ ي ا ت ه صفاته اثاره أ ف ع ا ل ه شؤون الغيب عنده انسوا ق ر ب ه ا تعالي تجلياته من أجل, الموضوعات. هو أجل الموضوعات على الإطلاق التعريف برسول الله ا ل و ا س ط ة وارتقاء الى مقام يتلقى من علم ا النور بكمال ملائكي وينزل إ ل ى علم ا الظهور بمستوى شمائل النبي ا ل إ ن س ا ن ت ع ر ي ف بهذا الكمال المحبتي شرف الموضوع شرف المعاني التعريف بصراط الله الموصل إ ل ي ه نظام المكارم نظام التشريعات النظام الاجتماعي سنن الله في التاريخ مثلاته في ا ل م ا ض ي ن قصص بدء الخلق أ س ر ا ر الوجود الابتدائي موضوعات في غ ا ي ة ا ل ن ف ا ش ة هذه الموضوعات أ ل ب س ت حلى الفاظ في تمام ا ل ف ص ا ح ة ا ن ت ق ا ء أ ل ب س ت حلا على مقاسها ووصل هذا اللون من أ ل و ا ن الشرف في المبنى والمعنى إ ل ى حد قول القائل قول يمتل لنا من رق ا ل ز ج ا ج و ر ا ق ة الخمر فتشاكلا فتشابه الامر ف ك أ ن م ا خمر ولا قدح و ك أ ن م ا قدح ولا خمر نحيد الخمر حتى لا تزعجكم طعم ت بدل الخمر سقيا من الشراب الحلال مع ان هذا الخمر رمز للرمزيات لشراب آ خ ر وشكر آ خ ر و ا ل ق ر آ ن ذكر من خ م ر لدتين كله قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون ما في صداع ما في قيء نزيف هذه مجرد لدى خالصه عندك تدخل من باب التكيت للتصورات تصور معنا أ ر ق ى الخمر رمز لما يخامر العقل فيفسده ورمز لما يخامر الروح فينشيها فاصبح عند أ ه ل العلم الراقين في المعاني ر م ز لمعاني أ خ ر ى فكانهم أ ر ا د و ا أ ن ي خ ر ج ا ل ن ا س من جاهليتهم عبر أ ل ف ا ظ أ ل ف و ه ا دخلت إ ل ى مجتمع مولع بالغرام النسبي ا وعشق ا ل ا ن ت ى الى حد الوله التعبدي كيف ت ن ق ل ه إ ل ى صفاء الحب ا ل إ ل ه ي وحب النبي وقربه ونصير عاشق للمعاني ا ل أ ر ق ى بدل من هذه اللون من الوان السفه التي تدني في جعل القلوب تحت ا ل أ ر ج ل وطئا وحيث ا ل ت ب لا بد من مسالك فيها لطف فلذلك معظم الذين طوفوا في هذه ا ل أ ب و ا ب ا ل د ن ي ة حين ارتقوا ارتقوا على نحو لا يستطيع احد أ ن يصل إ ل ي ه وقائل هذا ا ل ب ي ت ر ق ا ل ز و ر ق ة الخمر هو لا يريد لا خمرا ً ولا الذي تعرفون وإنما يريد معاني أخرى. أرجع إليك. يقول اهل العلم حين يكون المعنى بلغ غ ا ي ة شرفه في لفظ بلغ غ ا ي ة سموه يصبح اللفظ ينادي على المعنى والمعنى ينادي على اللفظ فكانهما وجهان لشيء واحد ورق الزجاج ورقه الخلق صفت الخمر داخل ا ل ز ج ا ج ة و ا ل ز ج ا ج ة ص ا ف ي ة فرورا رايتها ما تظن هل الزجاج وحده أ م فيه شراب نظر له ل ل ش ف ا ف ي ة ا ل م و ج و د ة فيه في الوعاء والمحتوى في و ع اضف ء والوعاء ومحتوى أ إ ل ي ه قلنا ب ن س ب ة ا ل ق ر آ ن ب د ا ع ة النظم و ه شيء ارقى من مجرد المباني بدايه النظم التناسبي ووصوله ط ب ق ة العليا فيما ي ر ج ع لما يتطلب من لطائف ودقائق بخصوص هذه ا ل ج ه ة فلذلك قال ل ع ل م في ا ل ق ر آ ن من وجوه ا ل أ ج ا ز الشيء الكثير ولكن يمكن ان نرده إ ل ى جهات الارباح جهتان يتحدى بهم العرب ومن في حكمهم من متعلم لغته، لغتهم وواحده ت ن ن ا و يتحدى بها عموم الخلق و ر ا ب ع ة يتحدى بها مشاهدها اي مشاهد زمن ت أ و ي ل ه ا الوجه ا ل أ و ل أ و الجهه ا ل أ و ل ى ما في ا ل ق ر آ ن من كيفيات النظم التي بلغت غ ا ي ة المتعه و ا ل ت ي يجب ت ف ا د من ان م ع ا يكون بلغت غاية ا هناك ا ف ي ا ء اخرى لانهم يجب ان يكون ل هناك اشياء نقول أننا ا خ ر ا ل ع د د ف ي كل ط ب ق ة ان س ت و و ا ه د أن ي ن عن ق ص ا ل ت و ا ن حد ا ل أ د ن ى ف ي ا ل ت و ا خ ر استواء هذه في كل طبقة أي في كل مستوى ا ل من س ت ت و ي ا مستويات النظم الراجع أ و ل ل ى ا ل ك ي ف ي ا ت النظم التي تستفاد من المعاني على نحو من ا ل ك ث ر ة و ا ل و ف ر ة لا يتخلف الا بقدر ما ينقص العدد في طبقه التوتر ما يزيد عن حد الأدنى عدرات التواتر يزيد في يعني حد يشد يصدق عن كنت ذلك ا ل ث ا ن ي ة إ ض ا ف ة إ ل ى ك ف ي ة النظم ما فيه مما يسمى من مبتكرات النص القران ن ص ا ل ما جاء به على خلاف معهود العرب في خطابتهم وشعرهم ومحاوراتهم لكن مما تسمح به لغتهم و ت ج د به عبقريتها ويتسع الفضاء ا ل أ ر ق ى للنص ل إ ض ا ف ت ه لذلك لا يعترض ن م وهذا فيه ما يسمى ب د ر ج ا ت التفاوت بين هذا المستوى من الشعر ومستوى اخر أ على ومن هذا الخطيب وهذا الخطيب الفضاء يسمى الذي ا وأنا م مثلا ف ي اللغة ما يسمى ببراعة الاستيلال براعة براعة معروفة بديع وإن تشير لمقصد المقال فذا أصرت مقالك فالبدء ي إ ر ئ ي ا ر على ب ح ي ه قال هذا ب ر ا ع ة ا ل ش ي ل ا ك ل ذ ز م ث لن يريد أ ن ي ب د أ خطبته في موضوع الحج فقال الحمد لله الذي جعل القصد إ ل ي ه مصححا ً ل ل إ ي م ا ن والقرب القصد إليه. لان ي ه ل الحج قصد ف ب د أ بما يشير و أ ك ر م من شاء من أ ح ب ت ه فخلد اثارهم لتشهد لمعاني الحب إ ن ه يتكلم ع ل ى آ ث ا ر إ ب ر ا ه ي م وشراب إ س م ا ع ي ل ومسعى هاجر وياتي اثار ل أ ن ب ي ا ء و أ ز و ا ج ه م فكانهم ن ا ل أ و ل ي ش ع ر ك و ا لكن من طرف ن خفي إ ن ه إ ذ ا صرح ما ز ر هذا ب ا ر عن استئلال هذا فضح يسموه أ ص ح ا ب ن ا اسلوب ا ل م ح ا ض ر ة غلط هو الذي نصنعه نحن يعني غلط بسم الله الرحمن الرحيم موضوع الدرس اليوم الحج وزد ي عليه و الفج يعني هذا ليس بلاغنا م س ت و ى م س ت و ى ا ل خ ط ا ب مشروح بها لي في التعليم لكن لا تقول ل هذا بلاغه ا ل ق ر آ ن جاء ووجد هذا ا ل و ن من أ ل و ا ن ا ل ب ر ا ع ة في ا ل خ ط ا ب ة مثل رجل يريد أ ن يخطب في قومه يحذرهم من أ ن ي ف ت ح و ا قلوبهم لجوارهم كانت ا ل خ ص و ا بالقبائل ت و ب د أ له بعض الركون وهو يريد أ ن يقطع هذه الساله فقال م ع المرء ش ر بني تميم ا يؤخذ من م أ م ن ه و ا ل ح ي ا ة ن ا ع م ة الملمس وما يقول حو بعيد ولكن ماذا الرجل براعة تريد يريد بعيد هذه أن أ و ل ا يذهب الوهله ا ل س ا م ع في مسالك من تقديرات ولكنها تتجمع حتى إ ذ ا قال وجواركم جائرون عليكم والتاريخ لا ي ن س ى تحفز الكل للناس د د المسد ف م اجويه ة ننجي لكم الآن القرآن براعة ت ا الاستهلال ب أ س ل و ب الاختزال بالحرف أ لام ف ل ميم حروف يعلمونها و أ ج ر ا س يذكرونها ومطالعه فيها الاستهلال لما فيه العجب لا يعترضون على وضعها ل أ ن الاستهلال التالي فيها رموز ولكن كيف كيف تصبح أ ن ا ل ص و ر ة تحكمها ث ل ا ت ي ا ت وموضوعها ث ل ا ت ي و ا ل ت ح د ث فيه ث ل ا ث ة أ م و ر ب ر ع ه استهلال ب أ س ل و ب الاختزال مبتكرات القرانيه القسم العرب اجرته ل ع ر ب أ على مقاس ا ل ت أ ك ي د فسقه ا ل ق ر آ ن في مطالعه من صوره في سياق الاحتجاج مبتكرات لذلك سلموا ولم يقل واحد منهم ان لو جاءنا على ما نقوله لجئنا بمثله هذا غريب ه ابدا أ كانوا يتذوقون وكلمه الوليد ان اعلاه وان اسفله وعليه حلاوه و ط ه هذا ادراك منهم لحس اللغه هذا ل ن ا س خالطوا العربيه بكل ابنائها تعلمون ان الواحد منهم كان يشتغل في ا ل ق ص ي د ب ح و ل ل ي ل ا ينقعها لتعرض على سوق من أ س و ا ق العرب في موسم الحج سوق ا ل أ د ب عكاظ ذي المجن ليشهد فيها ادباؤها ف إ م ا وقعوا عليها بالمدح ونالت الوسام فكتب ما يذهب وعلقت و إ م ا أ ل ق ي ت وصرف صاحبها ودفع و من مقام ادعاء ا ل أ د ب نظر مساء خرج إ ل ى رهان سهل رهان صعب وشاق ولكننا لمن قطعنا عن ا ل د ر ا س ة و ا ل أ د ب وخوض هذه المسائل من شرطها بدل ا ل أ م و ر و ك أ ن ه ا اعتياديه أ و لا أ د ر ي حين يتبلد الدهن يجيء بالعجب ا ن ك ر سيجي باستغرابات أولا نعوذ بالله من ك ز ا ز ة الحس وضيق ا ل أ ف ق وانحباس الصدر لنسانا النفس ضيق يقطعك عن الوصل ضيق يقطعك النفس ل عن وقصر ص ل و ا ل ر ؤ ي ة يقعك في الحفر سرح طرفك افتح صدرك هذه المعاني من الكتاب والله سمع أ ش ا ر إ ل ي ن ا ا ل ك ت ا ب بحر بل فوق البحور ولو أ ن م ا في ا ل أ ر ض من ش ج ر ة أ ق ل ا م تصور ا ل ش ج ر ة ا ل أ ر ض كلها بريت منها اقلام على مقاس أ س ب و ع ي الكاتب صورة ولو أ ن م ا في ا ل أ ر ض من شجره ة أ ق ل اقلام س ن ا الحطب واستغنينا عن الخشب ل والبحر جعلناه مدادا والبحر كله يعني البحر جينس أي البحور كلها من بعده ي م د و ا س ب ع ة أ ب ح و ر تقديرا والسبع و ن لا يراد بها الحسر لان المقام مقام م ب ا ل غ ة سبعين و س ب ع م ا ئ ة بحر ولو ان ما في ا ل أ ر ض من ش ج ر ة أ ق ل ا م والبحر يمده من بعده س ب ع ة أ ب ح ر و ا ل ك ت ب ة كم قدر أ ن ت هؤلاء ا ل أ ق ل ا م وهذا الميدات وقدر الصحف المكتوب عليها كم ما ن ف د ت كلمات الله أ ي معانيه احد قوله ما نفد معلوم الله من الخلق ل أ ن ه الخلق كلهم بالكلمه ة فأطلق ل ع ي م ا ل كن ل ل م ة أ ه سببها م كن فيكون وكلمة وإن كلمة كتاب الله لجمع الأئمة الله القرآن لا الحديث الحارث الباعت الحارث من مانيا جمع هذا صحاحه شيخنا ضعفه جرع تنفد فقد في في حديث حديث صحيح ر س ا ل ة لشيخنا ل في تصحيح حديثه ب ج و ع ت ر ق ي ا ورد على المخالفين أ ي ا م رد وهو الحديث المعروف فيه نباء من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم الى ان قالت ل نقطه عجائبه حديث وقول الله جل في علاه ولو أ ن ق ر آ ن ا سيرت به الجبال أ و قطعت به ا ل أ ر ض أ و كلم به الموتى نقط لكان هذا القران لما آ م ن هؤلاء و لو ك ا هذا القرآن ن ل قدرنا أ ن كتابا يمكن أ ن يحيي به الموتى وينفد أ ت ر ه في الصلب أ ر ض ا فيخرقها قطرناها ق وينزل ة و على الجبال فيقطعها سلد ولو أ ن ق ر آ ن سيرت به الجبال تسير هو قطعها من مقرها ا وهي رواسي وثوابت قوات أ و قطعت به ا ل أ ر ض على صلابتها وسيرت به الجبال على ت ب ا ت ه ا ورسوها وكلم به الموتى على همود أ ن ف ا س ه م وحيوا زرعتهم لكان هذا القران من ايه بما ب ا ل ك ل م ة التي فيه بالسر الذي يحتويه بما أ و د ع ه منزله الذي يعلم السر في السماوات و ا ل قل أ ن ز ل ه الذي يعلم السر في السماوات و ا ل أ ر ض و ل ك ل م ة السر هنا ت ل ا ل ت ه ا ل أ ن ن ا عندنا النعت ب ا ل ص ل ة يدن ب انزله ل ي ة أ العالم ذ ي ل م ه أنزله ا ع ب ا ل أ س ر ا ر ف ك أ ن المنزل ة تضمن أ س ر ا ر منزله ولذلك لا ينتهي البحث في كتاب الله أ ب د ا هو مفتوح إ ن شاء الله لا لتصحح مثلا ما هو, من قسم ما هو محسوم ن فيه من ايات ا ل أ ح ك ا م ويقل وما اجمع عليه أئمة ا ح ا ل ب ا بانواع من النظر يتجاوز الشروط ل ل غ ة ويتزوج ا يتجاوز الشروط أ ب د ا كنا ك من, من, من شروط المفسرين ان يكون ملما بأدوات الكتاب، بعلوم أ د و ا الكتاب ت ب الكتاب مثل ا ل ل غ ة المضبوط وعلوم اللسان بدءا من النحو والصرف والاشتقاق وانتهان بعلوم البلاغات ا ل ث ل ا ث ة أ ض ف إ ل ي ه ا الرصيد الذي بين يديه من تفسير ا ل رسول الله وعلى وتفسير ل ل ق ا ل ص ح ا ب ة وتفسير التابعين بشرطه وخلنا التقديرات المعروفة وتفسير خ ل ل ن ا ا ق د ي ر ر ا ا ت ل م ع و ة و ت ف المفسرين من الذين أ ع م ل و ا أ ن ظ ا ر ه م من اهل الايمان والصلاح و ا ل أ ه ل ي ة فجاءوا بعجائب وغرائب في الكتاب لا بد ويفتح الله في كل جيل ما يكون تكون ا ل إ ض ا ف ة فيه ن و ع ي ة إ ن شاء الله ولو في جانب والله تبارك وتعالى وعد تبارك بكشفه في كل جيل لما يشهد و ا ل ح ق ي ة الكتاب في قوله سنريهم وعد آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم من خلالها م انه يكشف م الآيات أ ن ا ل ق ر آ ن الحق فما وجه ع ل ا ق ة ا ل آ ي ا ت ا ل أ ن ف س ي ة و ا ل آ ف ا ق ي ة ب ح ق ي ة الكتاب هو أ ن في الكتاب إ ش ا ر ا ت لا تخطئ ع ل م ي ة أ خ ل ا ق ي ة حكميه اصراريه ة ف ي علوم بالغيب فيه نظم هذا و القنابليه تحد البشر ا ل ق ا ط ب ة ولو ترجم إ ل ى ل غ ة أ خ ر ى ما فيه من ا ل أ ن ب ا ء والنظم والمكارم و ا ل أ خ ل ا ق والتعليلات و ا ل أ س ر ا ر ا ل ر ا ق ي ة وخطاب المدارك ا ل س ا م ي ة حتى ن ظ ر ت ه في الوجود وفي, وفي سنن الله في نشا الحضارات في وطيها لا بد العجب العجب ا ولا قام ا ل ح ج ة على فهمي ا على العقلاء بلغتهم ومن دونهم من العوام تباع لهم بشهادتهم ا د انا ئ م ا حين أ ح ت ا ج إ ل ى طب أ ت ط ب ب في ه ب و ا هذا المختص وأسلموا المانيا ا ل ا ك وهذا ط ب ي ع ة التراجب الضروري الواقعي ف إ ذ ا قال اهل العلم إ ذ ا تحدى الله العرب ا ل أ و ا ئ ل الفصحى فسلموا في باب ا ل و ا ج ز ة وانقطعوا ولم يحصل منهم على وفره الدواعي والنبوغ الذي هم فيه كان وكان التحدي بالنسبة مباشرا بشهادتهمهم بما القطع لمن دونهم عنهم من إليه بلغهم أي كافي الباب الله حتى يعرف فلان أيضا نفسه ولا في يعرف سيد قلت حتى وحضر أيضا الأرق يعرفه شيء في فيسلموا لا اللغة نفسه و المتنبي و أ ب و تمام وابنه الرومي, الرومي. ابن الرومي. الروم ابن الرومي. وحضر, البارودي. وحضر الجواهر العراقي وحضر شاعر الحمراء إن وحضر ابن البلد من ش ع ر ا ئ من ش ع ر الهزازول ئ والزجل العامي و ك ذ وهنا ي و د ضربه ا ل ع ر ب ي ة ولكن هؤلاء لو جمعناهم رغم اختلاف ا ل أ ع ص ر في مجلس واحد لسلموا ا ل إ م ا م ة لصاحب الفصح الاولى ب ن س ب ة الشعراء للمتنبي بعضهم على مضاد ن ظ ر المعاصره ة تمنع والباقي لكونه فعلا في م ر ت ب ة التسليم ف إ ذ ا قال هذا الذي سلموه له وقد سمع هذا الكلام لا يستطاع ولا يدرك يكون تسليم هؤلاء ب ا ل ض ر و ر ة إ ن ه م تسليمهم بمقامه في إ د ر ا ك هذا المعنى اذا قلنا ا ل ق ر آ ن تحدى من جهتين العرب ج ه ة النظم و ج ه ة المبتكرات ا ل أ س ل و ب ي ة وتحدرنا ل ن ا س ق ا ص ب ة بما فيه من بدائع ا ل إ ش ا ر ا ت ونظم ا ل ش ر ي ع ومكارم ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ س ر ا ر في الخلق وفي الوجود وقلنا لك حتى لو ترجم لكان ا ل ن ظ ر فيه بعقل وبصدق نظرته ك ا ف ي ة في ا ح ت ب ا ر ه والاقارب انه لم يكن آ ت ي ا من إ ن س ا ن عادي بل ولا من مفكر في م س ت و ى فضلا عن ان يكون ممن هو دونه الرابعة ما أنباء الغيب جهة الرابعة ما في القرآن أنباء الغيب الماضي ممتلا القرآن علينا مما جهة مجهد من من مقص فيه في في مضى بخصوص ا ل ح ض ا ر ة التي بادت وخصوص ا ل أ ن ب ي ا ء الذين مضوا و الغيب ا ل آ ت ي كان من غيب ا ل أ ر ض أ و من غيب ما وراء, ما وراء البرزخ أ و الغيب القائم في وجود الكون لأن هناك حدة القرآن قائمة في الوجود ومنها النفس الذين أسرار أسرار وأنا أذكر هناك عنها ومنها أن من بين قائمة حدة في في كتبوا إعجازة كتب له مقامه ثم كتبه ا ل إ ع ج ا ز النفسي في ا ل ق ر آ ن كيف كان القران نفسية؟ كيف أبدأ ألوانا من عجائب النفس التي ذلك إلا معجزه ن ن ف س وأسرارها وعندنا ا ل ذ ي ن كتبوا في الإعجاز الحواري الإعجاز في وهذا إ ع ج ا ز ب ن س ب ه ل ل ق ر آ ن هو آ ل ة من ادوات ا ل إ ق ن ا ع ا ل ق ر آ ن عنده موضوعات م ق ص د ي ة وموضوعات و س ا ئ ل ي ة موضوعاته ا ل و س ا ئ ل ي ة ا ل أ م ث ا ل والجدل و ا ل أ ق س ا م في ا ل ق ر آ ن هذه موضوعات و خ ذ تفسير موضوعي تفسير موضوعي ان يجمع ا ل آ ي ا ت على موضوع واحد ولكن ليست م ق ص د ي ة ف ا ل ا م ث ا ل لا تقصد في ا ل ق ر آ ن لذاتها كالعقائد و ك ا ل أ ح ك ا م وكالمكارم و ا ل أ خ ل ا ق والاقسام أي ا لا ق س م ل يقصد في ا ل ق ر آ ن لذاته يقصد لغيره والجدل لا يقصد لذاته ف ا ل أ م ث ا ل و س ي ل ة بيان والجدل و س ي ل ة إ ق ن ا ع و ا ل أ ق س ا م من وسائل الاحتجاز والتاكيد أ أ ك ولذلك ي د ن أجملها شوي لأنها لما م لأنها شوية ي ن ما لا ر يترك بالتفسير حركها القرآن ك كله كله لا الموضوعي بالأدوات التي هذه مما أدوات يسمى في نوع لخدمة م ومن ع ا ت ع ي ومن أ ج ل ه ا ا ل ت ل ا ت ة وقد الف فيها و أ ف ر د ت أ م ث ا ل ا ل ق ر آ ن ا ل أ ر ب ع وجدله لا ك م إلى ل س ن إن ة ش ادري ء الله إلى و ايات د الجدل لا أ ر آ ي الجدل و أ س ل و ب ا ل م ن ا ظ ر ة ويمكن أ ن يشتق منها من أ د ب المناظر وشروط الحوار واحتراسات ا ل ت أ ن ي والتخاطب و ا ل إ ش ه ا د وحضور الغير مجالس ا ل م ن ا ظ ر ة في أ ر ق ى مستويات شرطها وكمالها ق القرآن وكما القرآن في موضوع القسم وكان موضوعاً صغيراً في لغة يقسم الواحد للتأكيد وأدوات القسم س م وكما موضوع موضوعا في في في صغيرا للتأكيد ابتكر وكان العرب الواحد وأدوات لغة ن ع د م محصورة أدوات فجاء القرآن أساليب القسم فبتكر من ما الله ب ع ا ل ي م و أ ف ر د ب ا ل ت أ ل ي ف و أ ج م ل ما فيه هو أ ن تلاحظ ما بالمقسم ب ه والمقسم عليه من تناسب لتجد لا إ ل ه إ ل ا الله والنجم اذا هوى قسم منه بالنجم, بالنجم في سقوطه متى يسقط النجم يسقط النجم في موضعه يسقط غ ا ر ب ا بعد ا ط ل و ع يعاود طلوعا فهويوه نسقي سنني ويهوي بالشهاب منه م ط ا ر د ة أ و ط ر د للشياطين ت ر ي د م س ت ر ا ق السمع ل ت خ ل ص على المجتمع هذا عندنا أ و متتبعا بشهابه ا ل م س ت ر ق ة ما ظ ل صاحبكم وما غوى جواب القسم ا ي ت ص ل ة بينه وبين النجم ل أ ن ما ظ ل وما غوى يصير هذا ا ل م ت ك ل م نجما في عالم ا ل أ ر ض و ل أ ن م ح م د إ ذ ا غوى أ و ظ ل سقط نجمه أ ي ع ل م من علام الناس إ ذ ا ضل على مستوى المسلك وغوى على مستوى الفكر هناك فكر ه ن ا ك فعل و ج ه ت ا ن ل ل إ ن س ا ن هما مناط التقويم ما أ ن ت قال فكر وفعل فكر و ف ع ل أو قل إ ر ا د ة و إ ر ا ء ة هنا فكر وفعل فكر ح ر ك ة د ا خ ل ي ة تجيب وتنسيق ونسقه نظامه ووحي و ا ح ت ض ا ء وحضوره كذا وفعل على أ س ا س من ا ل ر ؤ ي ة والفكر حركه على ا س م ا ل ف ع ل هل مقصد الفعل أنت و ر م المحلية ما بمن ي التي دفعوا للسلطات بطاقة ما أنت يسأل ما هي ما أدرك ما هي أدرك ما أ ن ت سؤال عربي فصيح بالمبهم في باب الصفات أ ي ما صفاتك فتنبه على صفاته م ا يرجع للفعل وللفكر ما فلان فيقال مصلح د ا ع ي ة منحرف فاشل فالتان رجل سوء ما, ما هو س و عن م ا ه ي ت في الجانبين الضلال فساد في الفعل والغوايه فساد في الفكر و ه د ا ن إ ذ ا ضاع سقط النجم وسقوطه أ ف و ل ه وهويه وضياعه ما ضل وما غوى、تابع. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه تابع إلا عن ينطق إنه ثم سار ا ل ق ر آ ن ليتحدث عن النجم السماوي الذي نزل إ ل ي ه بنجم هو الكتاب في إ ض ا ء ت ه ت س و ق ا ت تناظرات تناسبات ق م ة القسم في الكتاب آ ي ة من آ ي ا ت ه بدعات النظم في بنجم القسم والمقسم عليه أو جواب القسم والذريات ذرو في الحاملات و ق ن ا في ا ل ج ا ل ي ا ت و س ل ا ف ا ل م ق ش م ا ت أ م ر ا إ ن م ا توعدون لصادق و إ ن الدين لواقع ما توعدون من, ما توعدون من, من الجزاء آ ت والدين الذي هو يوم الجزاء في م و ع د ما توعدون آ ت والدين حق وصدق أ ي الجزاء مرتب على الاعمال والقسم بهذه ا ل م ذ ك و ر ت ما علاقته بهذه الجمله ا ذ ر ي ا ت ريح تدرس سحب فتلقحها بالغيت وتجعلها ح ا م ل ة ل أ و ق ا ر من ماء ثم ينطلق الماء إ ل ى ا ل أ ر ض الجورج فيسقيها فينزل الغيت على ا ل أ ر ض فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج ب ا ي ج اسباب م ت ر ا ت ب ة لها آ ث ا ر ه ا س ب ب ي ة يقول القرآن يقول ما وعدكم الله به من رزق ترتبت عليه س ب ا ب ه هو على نفس السنن الجزائيه جزاؤه ا ل غ ي ب الذي وعدكم به في ا ل آ خ ر ة والله إ لتبعثن كما, كما تستيقظون ولتموتن كما تنامون والله تعالى حين تكلم عن غيب ا ل آ خ ر ة جعله م ر ح ل ة من مراحل الموت اطوار ح ل تكوننا ورخل سنة من شلالة طين قرار ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تكلم ب عن الموت م ر ح ل ة من مراحل التطور فيه. فلماذا نقف هنا مرحلة أخرى من وربط ن ق د م بالباقي ح مراحلين ل ة أخرى ر من و ا ل آ خ ر ة بالدنيا ربطا جزائيا سننيا ا المشركون يكذبون به ويغالطون فيه و ا ل ق ر آ ن يتتبعون ليقيم ا ل أ د ل ة عليهم بما بين أ ي د ي ه م من آ ي ا ت الله و أ ث ا ر ه كيف ا ر ت ب ط الريح بالسحب ر ت ببعضها ح ا ل س ب ب ا ر ت ب ط بالوان من الفضاء ا ر ت ب ط باجواء فيها ر ط و ب ة و س خ و ن ة تاتي الرياح ف ج م ع ا ل ر ط و ع من ه ن ا والدفء من هنا و ا ل ب ر د ه من هنا ثم تتراكم ثم تسقط أ و يسقط من معصي ا مع أنت الشاجة ا ل ي الذي يجيء سببا في سببا إحياء أ ر ض ورزق ا ل ع ب ن ف س سنن ا ل ت تحكم ي ا ل و ع د و ا ل غ ي ب الجزائي هي نفس السنن ا التي ي خ ض ع ن ا عالم الايه ا ل م ر ئ ي ة لماذا ل أ ن صاحب عالم الخلق وعالم ا ل أ م ر واحد المكلف المصرف واحد آ ي ه الكون المجلوه والمتلوه س ي ا ن م ت ط ا ب ق ة فالله يقيم ا ل أ د ل ة في باب القسم بايته ا ا ل م ش ه و د ة على غيبه المعود ورقى وابتكر أ س ا ل ي ب هي معهوده لهم ويعرفونها ولكن وطفها في س ي ا ق ة الراقيه ج ع ل و ن في غ ا ي ة ا ل ح ي ر ة من بيان لا ي س ع ه م الا ان ي ق ر و به لانه ليس إلا من ا ل إ ن ك ا ر إ ل ا من متدمن في ا ل ط ب ق ة لفهم البيان اما ك مالهم ف أ ب د ا سلموا ل ه نزل آياتنا قول الله لا أي قول الآية هذه أدري ا ل ا ي ة التي سجد لها ذلك الشاعر قال له طار قلبه منها جبير ومطعم قل قل أي من ايه من آ ي ه الله التي بلغت في بيانها ق م ة وقف عندها سمعها فسجد قال له الذي شمعها قال الذي س م ع ه أس امنت قال لا سجدت لفصاحه الكتاب هذا ا ل سجد الكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في سوره النجمه و ل بلغ قول حتى إذا ا في علاه أ م خلقوا من غير شيء ما يسمى ب ا ل إ ل ز ا م ا ت ا ل ت م ا ن ي ة والإلزامات هي ت أ س ي س العلم بمنطق ا ل إ ل ز ا م والافعام انتم الحيوار أ أ ش د خلقا أ م السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطس ليلها و ا ل أ ر ض بعد ذلك دحاها خرج منها ماء ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بالله يوقنون ام عندهم خزائن ربك أم هم مسرطون ام لهم سلم يستمعون في الايه مستمعون بكتاب مبين أم لهم ل س ط ام ن ب يريدون ن البنات ولكم البنون أم أم تسألهم أ ولكم له ج ا فهم من مغرم فهم يكتبون؟ أم يكتبون كيدا في الذين كفرهم المكيدون أ م لهم إ ل ه غير الله سبحان الله عما يشركون ا على الأمي العامي منهم وعلى المفكري المحاور وبدأ إ ل ى أ ن وصل لما ي د ع ي الجاهليون ع م و و ا ل ث ل ا ث ة ق ا ض ي ة في بابها على كل مخالف أ م خلقت من غير شيء يعني خالق ل ق ت من غير خ أ م أ ن ت الخالق لنفسك أ م هذا الوجود مخلوق لك أ م لا أ ن ت خالق نفسك ولا أنت خلقت ل من ان شيء ل هذا العدم لا الحياة ولا ينشئ أن ه الوجود من صنعك لانعدام إ م ك ا ن ي ة تكرار المثل والتحدي مستمر اذا ا ل ن ق ط ع لذلك قالوا العلمي ام خلقوا من غير شيء قضيه لا تعقل هذا الكمال خلق من شيء. قمة شيء يعني الوجود يقبله أبدا حتى ن ظ ر ي ة ا ل ص د ف ة أ و ا ل ص د ف ة ن ظ ر ي ة من أ ب ط ل الباطل حتى قربت صور ا لو ص قبلتها قبلت بعض صورها يمكن أ ن تقبل وجود الكون ب ا ل ص د ف ة قال هب ان ل بين يدي قرد يعني عشاكم إ ذ ا كنتم تكرهون القرده او مثل سوء بدل الله بهم في مثل سوء بين يدي قرد وعلمناه أ ن يضرب ويخبط لا كم, كم, كم سنقدر ليخرج لنا معجم مرتب على حروف ا ل أ ب ج د ي ة في فقه ا ل ل غ ة وخصائصها إ ذ ا تصورت من معي جانب من امكان هذه فتتصور و ا معي جانبا من إ م ك ا ن الصدفه ان تخلق شيئا خبر شيئا ويجيء منه. حرف كين هناك؟ وهو يخبط سقط على حرف في ملايين هناك هذا إذا السنين بعضها شيئا جهازا هذا الإنسان عجب منه كلمة مع يسمو أن وهو حرف حرف فكيف سقط قل على ألف نظرنا عرق وظيفي كل واحد عنده و ظ ي ف ة في العين ا ل و ا ح د ة خلق فسوى سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي لا يشبه ه أ ح د قال اهل العلم ج س م ى صانعه ا ل ت ف ر دل د الجسم على صانعه, صانعه. جاهز اتدري لما لي لينت مفاصلك مفاصل, ما فيها مفاصل من ا فيها ماذا مفاصل سوء م كل شيء فيها لينت غ ا ي ة قال لينت لتنحني أ م ا م صانع هذا الجسم الذي و آ ي ت ه تنطوي والسجود بين يدي الله يجل في ع ل ا أ ر و ح وضع واسعد مقام حين تضع هذه علياك من جبهتك بين يدي الله تواضعا ا ع ت ر ا ف ا ه د ه منك لله ب أ ن ه صاحب هذه الصنعه لا خير ه ولتفرد ا به هذه الوان أ ل من تعبد إحجاز حجة القرآن بالغيب شاهد على من أن به يتحدى من شهد زمن ا ت أ و ي ل الغيب فالذين حضروا انشقاق القمر قال قبل انشقق وقبر صدق العلمين ازلت هذا باب الغيب وحضر الناس فرأوا الله صدق الله الذين على بعض وحضر من فيكون تكون حجة على الذين سيهزم الجمع ويولون الدبر وما, وما ما يزال بنا وبنا غ ز و ة بدر زمن قال في عمر أ ي جمع و ن ن ح أ ش ا ي ز ي أي ن وأي جمع ه ز ي م ة قال ا ح ت سمعت النبي يقولها في غ ز و ة بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر اجتيا قدوا الافلام في غلبت الروم الأرض مش أدنى هذه هدية ك ل شيء عرفوه ا ل ج ز ي ر ة وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين تحديا ي س غ ل ب وعاش ن الناس ف ر أ و ا ذلك فكان هذا حجه على من شهد زمن تاويل الغيب وتحدي به قد وكل ما هو من هذا القسم مما ح د د ا ل ق ر آ ن عنه ومن شهد ما وعدت به ا ل أ م ة من فتوح م ه الله إنا فتحنا لك الفتحان قول لك في يغفر لك الله ما ت قال د م ويتم نعمة وعليه وينصرك ل الذي ه عزيزاه نعم ز ازداده ل السكينة قلوب المؤمن وإله السماوات والأرض الله إيمانه وكان في جنود ل ا حكيما الذي المؤمن يدخل المجنم في تبشير بفتوح في ص و ر ة ا ل ف ج ح ذكر البغاوي ان من الائمه آ تفسير من قال ودخل في هذا فتوح ا ل أ ن د ل س ي فما بعدها إ ل ى يوم القيامه ة مما ي ف ت ح الله الإيمان سواء كان فتحا بالجهاد يعني فتحا بالجهاد يعني يسميه فتح الخنازير ولكن كان فتحا بالبصائر ولذلك المقاس في صلعه الحديبيه, الحديبية سمي ه فتحا وما فيه, ولا ما فيه قتال ولكن كان سببا للفتوح ودخلنا ا ل س في دين الله أ ف و ا ج ا و ت أ ك د ت العرب بان ا ل إ س ل ا م لم يكن دين سيف وقتل و أ ن ه إ ذ ا تمكن بطش و إ ن م ا كان دين إ ي م ا ن وسلام وعرفوا النبي الشروط ل ظ ن ل م م ت ح ساعتها و ن كأن نبي ت ز ل لمصلحة لمصلحة الكبرى حشاه من ذلك ل من حشاه نيدون و ا ص م ة م ن ع و ل الموقف له الحين ذلك ومع ذلك و ومع ح فتحا ي في يمنعه كبير كانت من وجاء من الخير منها ما لم ي ج ي وقال اهل العلم ا لئن دخلوا في ا ل إ س ل ا م بعد الفتح لا يحصون أ ك ث ر حتى إ ن ه مجرد من العام السادس سيصال ا في ت ح وتفتحه العام م ا و و للدخول أفواجا وسيجي ف في د دين قبيل تجيء كلها الله ل مرسلة السادس م ل الجزيرة لعرض ل و ك خارج ا إ ل م عليهم كان ب ء ا ا لفتوحين مرحلة ح م ة في التاريخ تصوروا ق ل العلمي أن يؤرخ المسلمون بفتح الحديبية الهجرة الهجرة الله بعض بفتح بحادث جاهز كما أرخوا بحادث الهجرة مع أنه حادث مع وسمه يؤرخ نبيس أنه أن أشار ر ا م يكن فيه سيف إلا ص ه فقد نصره ل ل ه إذ أخرجه الذين كفروا خروج ج ه الذين ك ف ر ا تصوروا و ر خ مثل خروج المهاجر وحيد وبليل و ف ا ر من س و ف المكره وسمي نصر ويؤرخ س م المسلمون بحادث ا ل ه ج ر ة دون حدث الفتوح بدرا ولا, ولا احودا ولا, ولا الفتح ا ل أ ع ظ م ولا فتح ا خ ر رموز ك ث ي ر ة جدا في مثل هذه المعاني ف ح ف ظ و ه ا نتيجه لكم عنها وساوس الشياطين عالميه كرسالة ويبقى من جوانب من وجوه ا ل إ ع ج ا ز هو أ ن يمكن أ ن يقال في ا ل ق ر آ ن أ ص ل لكل علم هذا ادعاء عريض يخطي سيد يا دعيم تفسير أيضا سيدنا عني بعض سبق قلبه بن عمباس ضع ما لنا من من من أئمة لكم لنا هذا قال وسلفنا قال الله والله عقالة وقلت لو ضل وجدت ق و ل الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء هناك ما ع ل ا ل ك ل ي ة م ط ل ق ة وليست خاصه بما كان ا ل إ ن ز ا ل له في مسائل الشريعه ف ف في لدليل قوي في كل باب بحزبه. ولكن لا نتحول عن العموم إلا باب صارف قوي. أصله في العموم أن يوقع على عمومي. خصوة أننا بحزبه يوقع عن عمومه العموم بصدد أصله خصوة أصل صياغ أن على ألفظ ومثله جميع ومثله يدل جميع ونحوها تدل على العموم ب أ س ر ح لفظ فيها و ا ل أ ص ل و ب ق و العموم على عموم ي ح ت ا لكن لا نقول ل تفصيلها في تاصيل لاصول المعارف ا ل ن ا ف ع ة للناس توجد علم انتزاعا من ك ل علم من م ا د ة الكتاب قال ولا نعزم ه ذلك القصة المختصر. فصل طريف هناك في مسائل العلوم ا ل م س ت ن ب ط ة من الكتاب وجاء بها ب ع د ا ل إ ع ج ا ز ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن هذا ممكن ان يكون وجه من وجوه إ ع ج ا ز الكتاب قرأ قرأ ظهر العلوم المستنبطة بعد الآيتين ما الآيتين ما بعد بعد نعم ما نعم ما قال عليه الصلاه والسلام ستكون فتانه افضي وحكم ما بينكم تابع م ن أ ر ا د العلم أ ي كله فعليه به فال للجنس جنس العلوم على هذا الاساس للمقام والباب محرز كما يقول العلم حملهاش ع ن المعهود انه جافس في سياق العلوم ا ل م س ت ن ب ط ة من الكتاب وقدم لها ب ا ل آ ي ا ت ي ن دل على عموم إ ر ا د ة العلوم تابع أصول ا ل ع ل و م ك ع ل ي ه بالقران ف ا ي ه ص ر الاولين والاخرين قال بياقي يعني اصول, أصول العلوم ك ا ن مكان, الإنجيل السبع مكان التوراه السبع ة سوال ومكان ا ل إ ن ج ي ل ا ل م ئ ي ن ومكان الزبور المتاني وفضلت بالمفصل فدل على ان في ا ل ق ر آ ن كل هذه الكتب وقول الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب أ ي الكتب وقوله تعالى رسول من الله يتلو صحف صحفا م ط ه ر ة فيها كتب قيمه وليس كتاب كتاب واحد فكتب الله ا ل س ا ب ق ة م د ر ج ة في الكتب ا ل أ ر ب ع ة الكبرى والكتب ا ل أ ر ب ع ة في ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن في فاتحته وفاتحته في ج و ه ر ة الوسط اياك نعبد واياك ن س ت ح ي ن آ ي ة السند والمدد السند إ ل ي ه والمدد منه وقيل إ ن ه ا ترجع لبسم الله الرحمن الرحيم إ د م الله ورحمته الكبرى كان كل شيء بخلق هذا الإنسان في الأرض. بسم د ء وانتهاءا ا بالبعتة هذا بخلق ل ن إ ا ا ن ل س ت خ ل ف في الله أ ر ض بسم ا ل الرحمن الرحيم عنوان الخلق وعنوان الرزق وعنوان الفتح وعنوان ا ل ه د ا ي ة ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن قول العلمي اقرأ بسم ربي ب قل بسم الله ثم اقرا أ قل ب م الله ثم اقرأ وهي ت ر ج م ة في أ و ل القران لبسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك الذي خلق الرحمن ل أ ن هذه من ا ل أ ن ع م ا ل ج ل ي ل ة علم الرحيم ل أ ن التعليم من, من قسم ا ل أ ن ع م ا ل خ ا ص ة فالرحيم المنعم بالجلائل والنعم م ب الخاصه ن ع م ا ل ة و ذ فإذا ه الله من العامة باسم الرحمن الرحيم كتبت في أ و ل ف ا ت ح ة ا ل ق ر آ ن فرقانا قبل أ ن تكتب في أ و ل ف ا ت ح ة الكتاب ترتيلا ونظمه فهمت نعم الوقت. ثم ايضا عندكم ك ل م ة تبين لكم ب أ ن علوم ا ل ق ر آ ن لا حد لها وإذن أقولها والرجل يقول قانون التأويل أن يعني أريد العربي كلمة لإمام له اسمه ما كتاب ولعله قانون تاويل المراد ن فيه يقول علوم ا ل ق ر آ ن على عدد كلمه وعدد كلمه سبع وسبعون الف و أ ر ب ع م ا ئ ه وخمسون علما ل ع د د كم منها إ ل ا من العلوم و ي ن ي بالعلوم ن س ب ة ص د ي ق ي ة كل م ع ل و م ة ج د ي ر ة من ان تعرف فتتعدد المعارف باعتبار كل ك ل م ة ل أ ن كل ك ل م ة تجد لها ظاهرا وتجد لها معنى يسمى سرا أ و من اسراره ل أ النظم وتجد لها حدا تعرف الحد ا حد او ح ق ي ق ة وتجد لها مطلعا ً وهو ما ب د أ ت ب ب ا د ر ة ما, ما, ما, ما, ما ه و المتبادر من ا ل آ ي ة ح ق ي ق ة قد تكون خ ف ي ة والمطلع هو الذي قد يبادرك ب ا ل د ل ا ل ة وهذه ا ل ك ل م ة م ن س و ب ة في أ ح ا د ي ث ه ا ك ث ي ر من الصحابه ة و ب ع ض ا إلا أن فيه ضعفاً إن القرآن مبطن وحد مطلع وهناك من في من كشف أسرار هذه الأربعة مرفوع مبطن مطلع من ظهر فصر فيه فيه كشف وحد وأول إن أن من هذه ابن برجان في رسالة اسمها الباب المقفل لكلام الله المنزل في فتح له وكانت ه الأهم ذ الذين ا جمعوا بين علوم الأسرار وعلوم الأنظار أي علوم النظر الأهتر والعلوم الأخرى المصاحبة من علوم وعلوم علوم وعلوم بين أي ف نظرته غ ا ي ة في ا ل س د في ا ل س د ا ل وهذا الكتاب تعود ا ل ر س ا ل ة م ط ب و ع ة وهي إ ر ش ا د للطالب المتمكن في بعض الجوانب من لما علم يستحقون أن الكتاب ينظر في وبعد به ف وقال ب المؤلف ب ا ق ف ل ل ا م ا ن ا ل م ر ا ك ش يقتلون وهو الدفين قتل شهيدا رحمه الله هذا اغتيالا من النجوم التي اغتيلت نعم والنجوم يغتالون النجوم ما أدري. والنجم يدهوى. ما أدري. لما يكرهون الكمال. إذ لم ينالوا فالناس الحسناء قلنا سعيه أعداء دائما ما لم الكمال لم هوى حسدوا وخصو لا هذا الفتاة كضرائر له لو جهة أدري أدري إ ن ه ل ذ م ي وبعد سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت ا ل ع ل م الحكيم علوم الكتاب ش ج ر ة معارف في ا ل ق ر آ ن تخدمه هذا الكتاب وهذا الكتاب رغم كونه ك ل م ة الله الباقيه ا ل م ف ه م ة لمراده منا نحن مستخلفين في أ ر ض ه فانما إ ن ه إ جاءت ل إ س ع ا د هذا ا ل إ ن س ا ن ومن ثم ا كانت ر ح م ة إ ن ا كنا موصلين ر ح م ة من ربك مد ا ل أ ي د ي الى علوم الكتاب توصل وتوسل إ ل ى أ س ب ا ب ا ل م ر ح م ة الراقيه ان ترحم بالبينات أ ن ترحم بالفوارق في باب المشكلات أ ن ترحم بالارتقاء أ ن ترحم بالعتق بالخروج من كدر السفح أ و من ظ ل م ة التدني ورداءته ف إ ذ ا لا يمكن أ ب د ا إ ل ا أ ن نجل هذه العلوم و أ ص ح ا ب ه ا من أ ئ م ت ه ا ونخلدهم مع الخالدين ت ن ا ء عليهم بجميل الذكر وحمدا لما قدموا لنا شكرا لهؤلاء ا ل أ ئ م ة ورحمهم الله و أ غ د ق عليهم شاب برحمته ومد بيننا وبينهم من حبال الوصل ما يقوي صلتنا بكوثر المعاني هذا الكتاب الذي لا ي ن ض ب ولا يتوقف معينه مع وهو عين ا ل أ م ه إ ذ ا أ ر د ت أ ن ترى وقلبها النابض إ ذ ا أ ر د ت ان تنبعد وهو سر حياتها ومددها إ ذ ا أ ر د ت ان يكون لها ش أ ن إ ن الله ليرفع ا بها ا ل ق ر آ ن اقواما ويضع به اخرين وصدق وإنه ورحم الصيوطي وجع وخلد الصالحات لدينا الدين الله العظيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ورحم الله جلال أعماله وجعلنا لعلي علين كتبه في حكيم في في محبيه أم من من م ل ا ز م ا ل أ د ب معه و و ص ل ن ا ب ه ؤ ل اغفر ء الصالحين الصلة بحسن و لنا ولكم وجعلنا لقاءنا ل عليه و ف ت ر ا ق ن ا عليه وجعل حبنا لكم وحبكم لنا من أ ج ل ه وله من غير م ر ا ع ا ة شيء ولا, ولا, ولا امر اللهم اختمنا بما ختمت به لاوليائك ن س أ ل ك اللهم بمعاقب العز من عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك وباسمك ا ل ع ظ م وكلماتك التامات م ت و ب ا س ل به أجبت وإذا جعلت به رقابنا وإذا قيانا وسيئتنا جعلت أن تكفر وسيئتنا وأن رقابنا من ذل التراب ومن أسباب الخراب وان تجعلنا أ ه ل ا لتلقي اللباب من هذا الكتاب من غير م ر ت ي ا ب برحمتك يا ارحم ا ل ر ح م ي ن انا عبيدك وابن عبيدك وابن امائك نواصينا في ي د ك ماض فينا حكمك عدل فينا ق ض ا ء ك ا س أ ل ك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أ و أ ن ز ل ت ه في كتابك أ و علمته أ ح د من خلقك أ و ا س ت أ ث ر ت به في علم الخير عندك أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ربيع قلوبنا نشعل اللهم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا, ونور بصائرنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك للأرحمة اللهم شفع فينا كتابك ونبيك ا ل واجعلنا من الذين يقال لهم اقرؤوا وارتقوا كما كنتم تقرؤون وترتقون آ م ن آ م ي ن وصل اللهم وسلم على زهره الكمال سيدنا رسول الله مثال المثال واجعلنا من محبيه والمقربين الذي والهمنا حسن الادب معه والتخلق باخلاقه والسير على نفس سيرته والهم ن ا ل إ ك ث ا ر من ا ل ص ل ا ة عليه واجعلها غ و ص ل ة لحبك وقربك آ م ي ن آ م ي ن والحمد لله رب العالمين أ ن ا بعضكم على بعض ما كيفية بعضهم على بعض وفاقا وبعضهم من بعض صله ة فوق قول ل اسم بسم الله الرحمن الرحيم、طيب. أنا اسم الله قول محاضرة كبيرة سبحانه نعم علم ظنيت طيب قول وهذا الضحان ولكن سبق لك شوف في كتاب ا ل م ق د م ة في سر التقدمه أ و في سر الالفاظ ا ل م ق د م ة وفيها مما من م م ا أ س ر ا ر التقديم مع ت أ خ ي ر ا ل ر ت ب ة وجودا ا ل د ل ا ل ة على الاهتمام والعنايه به فتعليم ا ل ق ر آ ن ن ع م ة أ ج ل من ن ع م ة الخلق مع أ ن الخلق سابق فهمت؟ الخلق سابق ولكن قدم عليه ا ل م ت أ خ ر ل ل إ ش ع ا ر بتقدم رتبته لا بتقدمه في الوجود الزماني فهمت عن عنه يلتعنا وقدرها هداه التقديم إصرار س بسم ق القول له ل نعمش نعمش في ج قليلا ب س الله الرحمن الرحيم、نعمش. باسم ط ل ب ة العلم ومحبيه نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ الفاضل ا ل ع ل ا م ة مصطفى بيحيوي حفظه الله ورعاه وقواه وحماه ففضيلته رمضيق الوقت وضعف ي ا ل ص ح ة و ا ل ح ا ج ة إ ل ى التطبيب و ا ل ر ا ح ة أ ب ى الا ان يلبي ا ل د ع و ة ويحيي ا ل ص ل ة مع طلابه وتلامذته وجمهور محب العلم الشرعي بهذا الولد الطيب ف ا س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يتقبل منه صالح العمل ويجري على يده الخير الكثير وعلى لسانه العلم الوفير ويجزي على جهده ما يقربه إ ل ي ه ويرفع مقامه عاليا لديه وان يحفظه في صحته وعافيته ويبارك في عمره ويزيد من علمه ويسمح بمحطات مدارسه للنهل من معين دروسه وشروحه ويضاعف له الثواب ويجعله تحت ظله يوم الحساب وييسر لنا وله مزيدا من الفهم للكتاب وعلوم الكتاب كما س أ ل ه جل وعلا أ ن يتيب بالخير والتوفيق المنتدى ا ل إ س ل ا م ي والقائمين عليه والذين سمحوا لنا بهذه الموائد ا ل ع ل م ي ة ا ل م و س م ي ة ذات القصد النبيل والمضمون الثمين والتي لا شك أ ن ه ا م و ق ض ة لهمم الرجال ومن ضرر ما يستوجب جمعه شد الرحال ولن نستطيع أ ن نوفي شيخنا ولا ل م ن ت د ى حقهما في الشكر و ل أ ن نؤدي ما علينا نحوهما من حق الثناء ولكن حسبنا ما قلناه فالله وحده كفيل بخدام ي ح ي ه ووليهم وهو وحده عز وجل يعلم قدر ما قدموا ف ي ض ا ع ه م لهم ا ض ع ا ف م ض ا ع ف ة ف أ ن ز ل الله منازل الصديقين وجعلنا من ط ل ب ة العلم العاملين ويسر لقاءات ومحطات مع شيخنا ن ز ا د بها علما ونرقى بها في إ د ر ا ك يحيي ربنا و ر س ا ل ة نبينا وعيا وفهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه و ا ص ح ب ه وسلم تسليما كلمة كنا لنا ختامية اشمحوا لنا إذا كنا قد ب ذ ر منا ا ز ا ء بعض إ خ و ا ن ن ا و ح ب ت ن ا ما قد يحسون و بعض ا ل و ق ع عليهم انا شفيعي أ ن أن العتاب ا ل شفير حب العتاب دليل حب و ما قد يكون من, من بعض التقصير في الخطاب هذا فهذه يعذروا الأشياء ف أ ن ا احس ب ا ن أ ح ي ا ن ا قد جيح بعض ا ل م ت ح ا ن من البعض فهذا الشيء يعني الكمال لله من ج ه ة و أ ن ا لا أ ق ص د ه الله أ ب د ا ف أ ح ي ا ن ا قد أ ق س و من باب ا ل ر ح م ة لما أ ر ى من أ ن السوء قد يدفع احيانا ب ق و ة لا يزال ف أ ر ي د هذا قسى لي ز د ج ر و ا من يكون راحما فلاقصوا أ ي ا ا ن على ن ي ر ح م ي قال و سوعد ل لانه ي ل م ا تضرب طفلك قال ل طفلي و ح ب ي قال و ل م ا قال ل أ ن هناك بعضا من الشده هي سر الفتح قال ما مثالها ق كالشق في القلم إ ذ ا لم تشق القلم شوي ما يكتب ع ن د ا ل قلم قديما ص ب ي ق ي ج ر ى فيه م ج ر ى ولا بد من شقه ليترك الميدان ليتحرك والا انحبس قال نبه وليدك و ح م ل ه على, زج... على رشد ولا تقل هو طفل غير محتل فرب شق ب ر أ س جر م ن ف ع ة وقس على نفع شق ا ل ر أ س في القلم سبحانه السبو ربك ربعزتي أمه